الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي جمع منهج حياة البشر باختلاف أجناسهم وأسرابهم في قوله صلى الله عليه وسلم أعمل فكل ميسر لما خلق له وبعض فإن الوجود الذي نفسه يتكون بالاستقراء التام من أجناخ هذه الأجناخ تجمعها كلها خاصية واحدة ثم يفترق كل جنس في خاصية تخصه لمهمته التي يؤديها وهذه المهمات التي تؤديها الأجناس في الكون المحص مهمات جاءت لتتساعد لا لتعتعانك ولتتضافر لا لتتعارض والكون المحص الذي نقول عنه يتكون من جنس أبنى هو ذلك الجماد بكل أشكاله وألوانه وصغة علوية كانت أو سفلية أو بينية ثم يأتي بعد ذلك جنس آخر يمتاز بخاصية ذائدة عن جنس الجماد هي خاصية النمو وبذلك يوجد جنس النبات ثم يأتي جنس آخر ليأخذ خاصية زائدة عن النمو وهي خاصية الحس والحركة فيأتي جنس الحيوان ثم يأتي بعد ذلك في قمة هذه الأجناس الإنسان ويأخذ خاصية زائدة عن خاصية الحيوان الذي دونه هذه الخاصية هي خاصية الفكر والفكر مهمته إنما هو الاختيار بين البديلات وما دامت مهمة الفكر هي الاختيار بين البديلات فلابد أن يكون الإنسان المفكر قد خلق على هيئة يفعل فيها أو لا يفعل لأنه لو خلق على هيئة أن لا يفعل لما كلف بأن يفعل ولو خلق على هيئة أن يفعل لما كلف بأن لا يفعل ومن العزيز أن هذه الأجناخ إذا اختخنين الإنسان تؤدي مهمتها في الوجود على خير وجه وأكمله وعلى أدك نظام بحيث لم يخرج جنس من الأجناخ التي دون الإنسان عن مهمته التي خلقها الحق خلقه الحق لها ولكن الإنسان الذي تجمعت فيه خصوصية الجماد فكان شيئا يحكمه قانون الجماد وأخذ خاصية النبات فنمى وخاصية الحيوان فأحس وتحرك ثم ذاد خصوصية هذه الخصوصية الزائدة التي جعلت له عنصر الاختيار فيما يريد جعلته يطرد لماذا؟ لأنه ليس محكوما بقانون التخفير في هذه المنطقة والحق سبحانه وتعالى حينما عرض لنا الأجناء وعرض مهمتها لم ينقسم إلا الإنسان فقال سبحانه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس أي من العوالم غير المرئية والشمس والقمر والنجوم والجبال وبعد ذلك انتهى عنصر الناس فقال والنبات والشدر يعني وبعد ذلك جاء عنصر الحيوان والدواب ثم لما جاء عند الإنسان بعد ذلك الإجماع من الأجناس كلها تفصيغا لخلق الله قال وتفير من الناس وكثير حق عليه العمل إذن فلم ينقسم إلا الإنسان انقسم لماذا؟ لأن له شبه إرادة وله اختيار وله عقل يرجح بين بديلات وقد يستخل هواء فيفسد عليه كل حق وكل صواء إذن فالأجناء فين تعددت إنما تعددت لتتكامس فالجماد منه قوام النبات والحيوان والإنسان والنبات منه قوام الحيوان والإنسان والحيوان منه قوام الإنسان إذن فكلها مهمات جاءت لتتكاتف في خدمة الإنسان ذلك الإنسان هو الذي انقسمت المهمة عنده فبعضه آمن بالله وانقاد لمنهجه وبعضهم خرج عن منهج الله ولم ينقذ له وكثير من الناس وكثير حق عليه العزاب الأجناس التي تكلمنا عنها نجد فيها ظاهرة تشمل بعض الأجناس ولا تشمل البعض الآخر أما الظاهرة التي تشمل بعض الأجناس ولا تشمل البعض الآخر فهي خاصية التكاثر والنمو فالتكاثر والنمو نعرفه في النبات ونعرفه في الحيوان ونعرفه في الإنسان ولكن لا نعرف التكاثر في الجمال لماذا؟ لأن مصب كل شيء بعد نهايته من إنسان وحيوان ونبات, ونبات سيقول إلى الجمادية فبعد أن يموت الإنسان أو يموت الحيوان أو يصير النبات هشيما يصير إلى مادة الجمادية إذن فالجمادية ليست في حاجة إلى تكافر ولذلك تجدها دائما ثابتة من أول أن خلق الله الأرض إلى يوم أن تكون السعر والحق يشير إلى هذه الآية ليحيذنا أن ذلك الجماد الذي هو الجنس الأبنى فيه مقومات الحياة للأجنات التي تعلوه حينما قال سبحانه قل أئنكم لتكثرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندابا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارت فيها وقد فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين فقوت النبات وقوت الحيوان وقوت الإنسان وما يتطلبه ذلك الوجود مركوز في طبيعة الأرض من يوم أن خلقها الله والذي يتكاثر إنما هو الإنسان وتبعا لذلك يتكاثر الحيوان وتبعا لذلك يتكاثر النبات هذا التكاثر قال الحق سبحانه وتعالى في مبدئه ومن كل شيء خلقنا زوجا إذن فالزوجية في الجنس إنما تعني وجودا النوعين من الجنس لمهمة التكاثر ثم يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك التعميم في قوله كل شيء خلق منه زوجين يأتي فيفصل ذلك بعد التفصيل لأن الزوجية في مرائنا نعرفها في الإنسان ونعرفها في النبات ونعرفها في الحيوان ولكن لا نعرفها فيما دون ذلك فيقول سبحانه وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض وهذا أمر نعرفه ومن أنفسكم وهذا أمر نعرفه ومما لا يعلمه فكأن الأشياء التي لا نعرف لها زوجية في دنسل أي نوعين يفون لزوجين لا نعرفها لأنها لا تدخل تحت فينا فليس معنى ذلك أنه لا زوجية فيها فلا يجب أن تكون فيه زوجية ولذلك جاء الحق بما يعرفه المعاخر لنزول القرآن تخصينا وما لم يعرفه المعاخر لنزول القرآن جاء به إجمالا بعد ذلك يوجد النشاط الذهني للإنسان ليكتشف هذه الأشياء فقال ومما لا تعلموا منه فسبحان الذي خلق الأزواد كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلموا ومما لا نعلم ثبت بعض العلم فيه فمثلا حينما اهتدوا إلى ظاهرة الكهرباء وجدوا لابد من وجود سلبي وموجب إن لم يوجد السالب والموجب لا توجد الشراء ما, ما تبتش الكهرباء وبعد ذلك لما ارتقى العقل ارتقاء آخر عرفنا في الزرة أيضا الفهارب اللي موجود فيها بعضها سالب وبعضها, وبعضها موجب إذن فهذا من هذا من الزوجية التي لم نكن نعلمها وتوصل الإنسان بعد ذلك إليها إذن فقوله ومما لا تعلمون جعلها مجملة حتى تتخع لكل ما ينشط له من ابتفال أسرار الله في خلق الله الإنسان أيضا من ذلك النوع أي أنه جنس ثم انقسم الجنس إلى نوعين حين انقسم الجنس إلى نوعين لا بد أن يتنبه العقل إلى وجود قضية مشتركة تجمعه فجنس وبعد ذلك توجد قضايا منفصلة تجمعه كنوع ولو أن مهمة الأنواع هي مهمة الجنس العام لما وجد تحت الأجناف إلا الأفراد فإذا ما وجد تحت الجنس نوعين ثم وجد بعد ذلك النوع أفراد نعلم أن كسمة الجنس إلى نوعين معناه أن هناك خواص مستركة جنس وبعد ذلك خواص منفصلة كنوعين ثم تأتي خواص ثالثة من خصلة أفراد إذن فالجنس بالعمومه له خاصية وله مهمة والنوع من الجنس له خاصية وله مهمة والأفراد من النوع لها خواص ولا مهمات أحمدك ربي على ما أكملت لنا من دين وأكملت علينا من نعمة ورضيت لنا من إسلام وأشهد أن لا إله إلا أنت شهادة تغنينا بها عن الفتنة فيما سواك سبحانك ولا تقال إلا لك تحبدت إلى خلقك بالنعمة وأنت غلي عنهم وتبغدوا إليك بالمعصية وهم فقراء إليك فنعم الرب أنت إن وعدت وفيت وإن توعدت عفوت وأثلي وأثلم على سيدنا محمد الرسول الأعظم والنبي الحاسم الذي جعل الله أذنه خير أذن مستقبلة آخر إرسال السماء إلى الأرض وجعل لسانه أصدق لسان يبلغ عن ربه وحسبه أن يشخصه الله في قوله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم وبعد فما الإنسان لولا الإيمان وكيف تكون حركة الحياة لولا منهج القرآن الإنسان هو موضوع ذلك الكون وهو الذي يحتاج فيه الى التوجيه لان بطيه الاجناس في الكون اجناس شبعت بأمر ربها تسخييرا كما راى لها في ان تفعل او لا تفعل فهي سائرة على الناموس الذي أراده الله في خدمة ذلك الإنسان والأجنس هذه يحكم القرآن أول يحكم بأنها قد سخرت للإنسان وتصفيرها للإنسان معنى أن لكل جنس من هذه الأجناس مهمة تصب في خدمة ذلك الإنسان مهمة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة فالإنسان شون ينظر إلى الكوم ينظر ليغذي جوع عقله وينظر ليغزي جوع نفسه وينظر ليغزي جوع مجتمعه فإذا ما وقف العطل الذي تميز به الإنسان عن سائر الأجناس كان ولابد أن يكون للعطل الذي تميز به الإنسان مهمة هذه المهمة هي الفكر فيما حوله وقد شغل الإنسان قديما بجوع عقله ففكر ضرورة من أين جاء ومن جاء به وكيف ولما وإلى أين أفئلة تغذي جوع العقل انقسم العقل كثمين كثم استقل بالبحث في هذه الأشياء بعيدا عما نكل إليه من خبر السماء وكثم وفر على نفسه عناء البحث لأنه عجب السماء قد أمدته بالأجوبة على ذلك ووقف وقفة عقلية واحدة أغمته عن كل هذه المتاهات تلك الوقفة العقلية إن العقل أراد الجواب على هذه المسائل وطلب العقل للجواب على هذه المسائل معناه أن عدم الجواب عليها يشكل أمامه غموضا لا وسيلة لإدراكه بواسطة الحواس فإقباله على طلب الجواب على هذه الأسئلة يدل على ضرورة وجوب الجواب على هذه الأسئلة لأنه حين يسأل من أين جئت فلابد أنه أحال عطلا أن يوجد الآن من لا شيء قبله وحين بحث عمن أحال عطلا أن يوجد عن غير شيء وحين بحث لما فقد أحال عقلا أنه لا بد أن تكون له مهمة ولا بد أن تكون له رسالة وحين بحث إلى أي فإنه أحال عقلا أن تكون الحياة التي يحياها هذه هي المصير النهائي لذلك الكون الواسع ولهذا الإنسان المتمتع بخيرات هذا الكون ذلك الإنسان الذي قد يقصر أجله في الحياة ثم يجد من بعده أن ما سخر للإنسان في بقاء والإنسان كل يوم يفوته فلابد أن يبحث أن ذلك الإنسان لا بد أن يكون جنسا مهما بحيث لا يجب أن يقتصر دوره على هذه الحياة المرئية المحفوثة ولولا أن العقل يحكم هذه الأشياء لما بحث العقل في الجواب عنها فالبحث عن جواب شيء معناه الاقتناع بذلك الشيء ولكنه يطلب الدليل فقط وكذلك الذين يبحثون عن وجود الله مثلا طلبهم البحث عن وجود الله هو عين الدليل على وجود الله من الذي حرك هممهم وعقولهم ليبحثوا عن شيء هو معدوم والعدم المحض لا يحتر بالبال فمن أين نبتت في الأذهان فكرة الله ومن أين نبتت على الألفنة كلمة الله وما يساويها من الألفاظ في شائر اللغات هل العدم المحض يجري على الفكر ليبحث وجوده أم العدم المحض يضع له الإنسان اسما لا يعرفه مسمى إذن فطلب الدليل على وجود الله هو عين الدليل على وجود الله والذين أجهدوا نفسهم من علماء المسلمين ليسوقوا الأدلة المنطقية والبراهين الجدلية بالأقزة متى توجه هذه الوجهة انهم توجهوا بعد نضج عقولهم واستكمال ادوات الفحر ووجود الات العلم وذلك لا يكون الا في زمن متقدم من اعمارهم اذا فهم حينما اقبلوا على صياغة الادلة كانوا مؤمنين وكانوا متعبدين وكانوا عابدين وكانوا عاملين بالمنهج فما الذي دعاهم إذن إلى أن يثبتوا إنما الذي دعاهم إلى أن يثبتوا هو الوقوف أمام المنكرين أو هو دليل الامتاع لا دليل الاقتناع ودليل الامتاع أن يبحث العقل لينتع نفسه بأنه إنما آمن بحق وآمن بصدق ما ليبدأ اقتناعا ولكن ليجدد في نفسه امتاعا بصدق ما ذهب إليه وصواب الطريق الذي سلكه الفلاسفة الذين بحثوا عن, عن بعيدا عن الدين وضعوا نفسهم وعقولهم في متهاد وحاولوا أن يأخذوا بأيدي الناس إلى هذه المتاهات لأن أول شيء يناقض هذا السلوك أن العقل إنما يبحث عما يكون في متناوله من التجربة وقوله البحث فيما وراء الطبيعة أو البحث فيما بعد الطبيعة يدل بداهة على أنهم أدركوا أولا أن بعد التبعة شيء وأن وراء المادة شيء ولو أنهم اكتفوا بهذا لكفاهم ذلك التعقل وبعد ذلك أدخلوا نفسهم في منطقة أخرى من مناطق الفكر وهي منطقة بعيدة عن التعقل هذه المنطقة هي منطقة التفور والتعقل للشيء نوع ورغبة تصوره نوع آخر فلو وقفوا عند تعقل ما بعد الطبيعة وعند تعقل أن شيئا وراء الطبيعة لكثاهم ذلك ثم حاولوا بعد ذلك أن يبحثوا هل ضل دل دليل على ما بعد الطبيعة هل تكلم أحد فيما وراء الطبيعة فإذا كانوا يبحثون عن شيء ووجدوا وحيا من السماء ينزل لأن ما بعد الطبيعة هو القوه التي أوجدت هذه الطبيعة وأن ما وراء الطبيعة هو الغيب وهو المنطقة الحرام على العقل لأن العقل إن ما يبحث فينا هو في متناول يده من مادة يجري عليها تجربة معملية ويلاحظها ثم يستخرج نظرية ثم بعد ذلك يصير الى حقيقة ومن العديد ان جماحا من الفلاسفة سلت هذا المثلك حينما رأى ان الفلسفة فيما وراء الطبيعة وفيما بعد الطبيعة فلسفة لم تنتهي فيها مدرسة الى رأي مدرسة ولم يلتك فكر فيلسوف عند فكر فيلسوف اعطر فوجدوهم مضطربين ومن الحق أن يضطربوا فمثلا يجد أرستو يضع الحق سبحانه وتعالى موضع المحرك الأول ولكن المحرك الأول هذا لم يخلق العالم وإنما خلقه من حركه المحرك الأول ويضع الحق سبحانه وتعالى أو المحرك الأول موضعا لا يعلم فيه شيئا عن ذلك الكون ولا يعلم شيئا عن كلياته ولا يعلم شيئا عن جزئياته ثم يحاول أن يعلل ذلك بأن هذا الكون أكثر من أن يكون موضع العلم المحرك الأول ويأتي أفلاتون وقبله أفلاتون يضع الإله في المثم الأعلى من كل الفضائق في الجمال والخلق والكرم وفي كل صفة النبيلة يضعه المثال الأول وبعض ذلك في الرواطيون فيضعون الاله موضعا يتخلقل, يتخلقل به في اجزاء خلقه فيؤديون الى الاتحاد ثم يأتي الابي فيقولون لا اله اذا فلم تلتقي مدرسة فلسفية بمدرسة فلسفية في شيء مما وراء الطبيعة ولم يتفق فيلسوف مع فيلسوف وان افذاه عن مدرس واحد ونشأ في مدرسة واحدة في رأي معراش ما هذا مع أن الفلاسفة الذين جنحوا بالعقل إلى مجاله الحقيقي وهو مجال المادة فلاحظوا وجربوا واستنبطوا أساد الدنيا بما تشفوا للناس من أسرار وبما أعلمون من قوى خفية نستطيع أن نستغلها في رفاهة الحياة ومدنية الدنيا وحضارة العالم إذن فالكثم الأول قسم عطلي عقيب لم يمتشيها والكثم الثاني قسم ولود لأنه وجه العطل في مجاله القرآن حينما يجاوب على هذه الأسئلة يجمعه كل هذه الأجوبة في أول سورة من ويجمعه في بداية الخلق ذلك الإنسان فاجاد العقل من أين جاء الإنسان وكيف جاء الإنسان ولما جاء الإنسان وإلى أين يجيء يذهب الإنسان في قصة موجزة تنتظم قصة بدء الخلق وتنتظم قصة اتصال الخلق للسماء وتتصل بمنهج حركة الحياة وتتصل بالغاية النهائية لذلك الكون وذلك الإنسان وتتصل بما يقيم كل هذه الأشلاق في أسلوب الحق والصدق وبما يجعل حركة الحياة حركة منسجمة كتكامل لتصل إلى غاية هي الحق المطلق ثم تكلم في القصة نفسها عما ينفس منهج السماء إلى الأرض من شهوات نفسه ومن تخلط شيطان ذكر كل ذلك في قصة هي قصة حلق آدم إذن فالحق سبحانه وتعالى تكلف بالجواب عما لا يمكن أن يصل العقل إليه ثم ترك مادة الأرض ليبحث العقل فيها بنشاطه الزهني في أي مدى من مداها وفي أي شعبة من شعبها فلا حرج عليه لماذا؟ لأن المادة السماء لن تجامل باحثا ولن تجامل عقلا فقوانمها سابكة بالتفتير لا يلويها أحد على هواه وحينما يجفل العالم معمله فإنه يتجرد عن الهوى ويأخذ عن المادة السماء قوانين هذه الحياة المادية وتفجق هذه القوانين وتفيد الدنيا هذه القوانين فما دام العطل قد وقف في الجواب وبعد ذلك جاء وحي الله فأخبر به في أشياء يتطلبها العقل ولم يجد بعقله جوابا عليها ولم يهتد إلى اتفاق في الجواب عليها وبعد ذلك لم يدعي أحد آخر أن الكلام الذي بلغ الإنسان في الإجابات عن هذه الأسئلة كلام مدعا أو كلام مزور فالآلهة الذين اتخذوها سكتت إن كان لها خلق في الأشياء سكتت عن إله يدعي أنه خلق وهي لا تتكلم ثم هذه الآلهة التي ابدعوها ماذا منهجها ماذا أعدت لمن يعبدها وماذا أعدت لمن, لا لمن لم يعبدها إله بلا منهج إله بلا تكليف إله بلا نهاية يجازي فيها من عبده ويعاقب فيها من لم يعبد هذه خرافات أخوات وأضليل عقول فإذا ما سنع أما رسولا جاء من جنته وأتى بمعجزة مما تفوق فيه ثم أهاجغ غرائز التحدي فيهم وبعد ذلك عجز المتفوقون أن يأتوا بمثل معجزته كان من اللازم أن يريح العقل نفسه ويأخذ الجواب ممن يعلم الحق الحق سبحانه وتعالى تكفل بالجواب الكافي تكفل بالجواب الشافي في قصة خلق آدم قصة خلق آدم تبتدئ بأول بلاغ نزل بشأن الأرض وبشأن ذلك المحنوق الجديد الذي سخر له ما في الأرض هذا البلاغ هو قول الله لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة يجب أن نتفطن جيدا إلى أول بلاغ وأن نعلم أن الخليفة الذي عناه الله إنما جاء لعمارة الأرض فحين يجيء الكلام عن الجنة يجب أن تستبعد عقوله أنها الجنة الجزائية أنها الجنة النهائية لأن الجنة النهائية إنما هي جنة جزاء والجنة النهائية لا لغو فيها ولا تأثين والجنة النهائية لا تكليف فيها كل ذلك يجب أن نفقنا إليه ثم نظلم أبانا آدم عليه السلام فنكون قد خلقنا للجنة ولكنه بخطيئته أخرجنا إلى الأرض لننفعد ولنشقه حملناه شيئا لم يكن في نفس القرآن الحق يقول إني جاعل في الأرض خليفة فكيف نسأل مسألة الجنة نسأل أن مسألة الجنة إنما جاءت كفترة تدريب لآدم على مزاولة مهمة التكليف من الله أمرا لنهيا وإعلام آدم بالمنظفات التي تقرأ على هذا التكليف من المسيان العهد او من استيقاظ شهوات النفس او من تسلط الشيطان ذلك حين نجده نجده في انه امر بان يأكل من كل شيء ونهاه ان يأكل تلك رمزية للامر في كل تكليف ورمزية ايضا للنحي في كل تكليف ولا يخرج اي تكليف من تكليفات الله على ألسمة رسوله لخلقه عن أمر أو وبعد ذلك يجرب آدم بنفسه حياة واقعية لا يأخذ منهجا نظرية بحيث يبتبئ تطبيقه في الحياة فيأتي الشيطان فيوسلس لآدم والشيطان لم يجئ مفاجئا لآدم ولكن آدم نبه إليه ولم ينبه إليه تنبيها مجردا وإنما نبه إليه تنبيها معللا يتصل بذات آدم وبعد ذلك عصى آدم وقبله عصى إبليس فما الفرق بين المعصيتين خلق الله عصى توجيه وخلق آخر لله عفى توجيه فلماذا تلقى آدم وهو خلق الله وقد عفى تفليفا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ولماذا لم يتلقى إبليس هذه الكلمات لأن الإقبال على المعصية في النوعين مختلف إقبال قد يكون نسيانا للعه وإقباله قد يستشعر فيه الندم لأن إبليس قاسم وفعل وفعل ولم يكن يدور بخلد آدم أن أحدا يقسم بربه كذبا ولكنه كما يجب أن يكون متنذها إلى شيء هذا الشيء هو الذي وقع لإبليس لأنه علل وسوسته بالأكل من الشجرة ما نهتما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين فإذا كانتش أكل من الشجرة يؤثل لهذه المنزلة فما الذي منع إبليس أن يأكل منها وأن لا يسأل ربه أن ينظره إلى يوم الدين كان يجب أن يكون آدم ذكورا لكل شيء ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل حياة آدم المنطقة التجريبية هي الحياة التي تطرأ على جنس البشر جميعا نسيان وسهو وغفلة وقبول لوسوسة نفس وقبول لوسوسة شيطان ولكن إذا ما أقبل الإنسان على ذلك نسيان أو سهوا أو خدوعا لظرف نفسي وقاهر بدون شيء مسبك للمعصية وبدون تجرير لها إذن فالحق يتلقى منه التوبة ويستح أمام العد بباب الرجوع إلى الله ولكن إبليس لن يكن على هذا النمر لأنه علل المعصية مما يدل على أنه ذاكر للأمر ومتنبه له ولكنه رب الأمر لأنه لا يوافق الحق فيناه لأنه قال خلقتني من نار, من نار وخلقته من من طيب إذن فالمعصية إصرار على رفض التكليف من المكلف ولكن معصية آدم لن تكن إصرارا على رفض التكليف من المكلف ولذلك يرمج الله إليها بنفيا لم يكن متعمدا أن يحدث منه هذا هذا هو الفارق بين معصية ومعصية فإذا أردنا أن نعرف القدر المشترك في الجنس الإنساني فجنس يضم النوعين الذكورة والأنوسة نجد أن الخخية المشتركة أنه كل واحد منهم إنسان له حقوق ذلك الإنسان من حق الحياة ومن حق التمل وأهم حق يكون موضوعنا هو حق الاعتقاد فللأنسى أن تعتقد ما تعتقد ولا الرجل أن يعتقد ما يعتقد وليس من قوامة الرجل على المرأة أن يحملها على أن تعتقد شيئا لا تعتقده إذن فكلها هي الخصوصية التي يشترك فيها النوع بحكم أنهما من جنس واحد وهما أبنسان أيضا خصية المطالبة بالمنهج الإلهي أيضا بمطلوبة منها كإنسان ليس مطلوبة منها كأنسة ولا مطلوب من الرجل كرجل إذن فالخاصية التي يشترك فيها النوعان وهي خاصية الجن خاصية مشتركة بينهم ولذلك يكون منهج الله تعالى منطبقا ومطلوبا على الذكر وعلى الانسى لأنه لم يطلب منهم ذلك بكونه ذكر أو بكونه انسى وإنما بكونه جنس الإنسان حق سبحانه وتعالى حينما يعرض هذه المسألة يعرضها في قوله مثلا وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيارة من أمره من يعمل خالحا من ذكر أو أنحى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصادرات والقاشعين والقاشعات والمتصدقات والصابرين والصائمين والصائمات والحافظين في والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عبد الله لهم أجرا عظيما إذن فجمع بين النوعان في جنس واحد إذن بهذه الخصوصية خصوصية العبادة مطلوبة من الجميع الأمتياز الوجل ولا نزول الامرأة ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا في القرآن مثلا تبين لنا حق المرأة في أن تعتقد ما تشاهد فالرسل أرسلهم الله هادين ومرشدين ومع ذلك لم يستطع رسول من الرسل أن يفرض عقيدته التي جاء بها للناس أجمعين على امرأته وضرب الله مثلا للذين ايه للذين كفروا امرأة نوش وامرأته كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل كل النار مع الداخلين إذن فالرسول الذي جاء ليهد الناس لا سيطرة له في أن يغتل العقيدة على الله. لها حذية وكحذية توله تماما في أن تقترب وضرب, وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون الذي ادعى الأنوهية ومع ذلك لم يضع على أن يفرض بسيطرة كل عقيدة على امرأته وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي ونجزيني من فرعون وعملي ونجزيني من القوم الظالمين وبعد ذلك تأتي خصوصية ان تفكر المرأة لم يحضر عليها الإسلام أن تفكر لم يحضر عليها الإسلام أن تكون امرأة لها رأي وقد ثبت ذلك أيضا بنصوص القرآن فقد عرض القرآن لنا مسلا كثيرا هذه المسل تتجلى في بأن المرأة إذا وضعت وقت لها أن ترى ولها أن تحكم ولها أن ترجح رأيها مثلا حينما عرض لنا فسوة فسوة فسوة ماذا قال إنه أنفى إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله رحمن رحيم ألا فعلوا علي واتوني بعد ذلك ماذا قال ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون لتشتشروا قومات قالوا نحن أول قوات وأول بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تعملين صوادوها في الأمر هم رجال عشتريين هم رجال وهو بأس ليس له في توجيه سياسة الدولة شيء وإنما سياسة منطبة إخافة الضرب للطول اضرب اضرب اسكت اسكت فماذا كان موقسها كان موقسها كامرأة أنها تخرفت في الموضوع تخرفا حاكلا تخرفا مرشيدا أطرها الحق سبحانه وتعالى عليه فماذا قالت؟ قالت سأجلم من أرسل هذا الكتاب وأرسل إليه هدية فإن كان جاء ليصمع في أموالنا فإنه سيقبل الهدية وسيصر بها وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون لما ذهبت الهديدة لسليمان ليس لم يأجي لعمل ملك لم يؤته أحد من العالمين فهل يريد مالك الجن مسكر له ملك لم يتهيأ لأحد إذن لا يريد هذا إنما يريد أن من منهج ربي على الفرع كذلك أتم ذو نبي بمال فما الله خير مما أتنكم بل أنتم بهدياتكم تبطحوه يرجع خيرين فلا نأكل لهم. لهم ولا يفرج لهم من أغرق لما جاء الرب لهذا علمت بأن ذلك الذي أرخل إليها الكتاب لا يريد من الدنيا مكاعد ولا يريد خرطا ولا يريد مالا إنما يريد شيئا آخر وبعد ذلك قالت سلمتها المشروع التي أيدها القرآن فيها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أستدوها ودعلوا أعجة أهلها أجلة إذن فقد انتصن عقلها في الموت الأول وتطرفت فيه التطرف الذي عرفت به طبيعة سليمان وطبيعة دعوة وبعد ذلك قالت كلماتها البشراء إن الملوك إذا دخلوا قرية أسدوها وجعلوا أعيزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون القرآن بيعطف يقول وكذلك يفعلون أي لأن المنطق مش من امرأة ومن كافرة من نصدقونش لا نحفظ الحقيقة من أي فنة خرجة وكذلك يفعلون وبعد ذلك يتجلى أيضا يمشدها ومجدها الدبلوماتي على أوسح حضوره حينما ينقل عرشها إلى سليمان وبعد ذلك تأتي فتجد العرش بتاعها منسور وبعد ذلك تجد الصرح الممرض من طوارين وبعد ذلك يقال لها أهكذا عرشك؟ ماذا يكون بوتك امرأة تسأل هذا السؤال؟ أهكذا عرشك؟ وهي تعلم أن ذلك العرش بمواصفاته هو عرشها ولكن المسألة عجيبة هي تركت عرشها هنا فكيف أسبقها عرشها إلى هنا لم تصل إلى, إلى ما وراء ذلك من الكوخ التي تقرقه النوامين فماذا تقول في هذا أتقول ليس بعرش هو بعينه عرشه ولكن قانون الزمن والمساط والنقل يعطوها فقالت سلاما جبلوماسيا لا يستطيع أي واحد أن يركب التركيز الذي يخرج به من ذلك المال قالت فأنه هو تعبيره من تهدق إذن فالمرأة لكونها مرأة لم يمنع أن يكون لها سكش ولم يمنع أن يكون لها خواب ولم تمنع أن يكون لها رشاة وأيضا فالمرأة لم تمنع مما خص الله به بعض أصيائه من أن يرهمها بأشياء هذه مريم يا مريم إن الله اختفاتي وطهرك واختفاتي على نساء العالمين وكذلك يخص الله أم موسى فيوحي إليها وأبحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا جدت عليه فألتك لي إذن فهي موجود أيضا باشتيار الله بتحقيقها بشيء من إلهامه وشيء من وحيه ليخرجها من مأزة في حياتها أو ليعطيها صورة من صور القرب إليه إذن كل ذلك يدل على أن المرأة جنس من الإنسان مشترك مع الرجل في مثل هذه الخصوصيات ولا تميزا للرجل عليه وميزر أيضا في تاريخ الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ولا يكله إلى نفسه في كل شيء وإنما لا ينطق عن الهوأ ماذا كان في رجل الفديدية ماذا كان حينما أمر رسول الله أصحابه فتلكتأوا في تنفيه دخل على أم سلمة فقال هلت المسلمون يا أم سلمة أمرتهم فلم يمكثلوا قالت يا رسول الله إنهم مكروبون فإنهم لم يدخل المسجد الحرام ولم يحب ولم يفخروا فهم لذلك مكروبون يا رسول الله اعمد إلى ما أمرك الله تفعل ولا تتلم أحد منه فإن رأوك فعلت وعلنوا أن الأمر منك عجيمة فتيعملون مثل ما طمعت وخرج رسول الله فصنع ما صنع وبعد ذلك رأاه صحابته فطاع له ما فعله ثم بيّن الله له في آخر ذي حناك في المنطف الذي وقفته رسول الله صلى الله عليه وسلم فميعز عليهم أن يوم الزوال قرش ترجعهم وهم لم يدخلوا المسجد الحرام فين يتحكمون فيهم ذلك التحكم اللي درجت لي أذكره يقوله ألست, ألست أكبرتنا أننا سندخل المسجد الحرام قال رسول الله بكل وداعتني وبكل وطاطة ولكن أأكبرتك أن الدخول في هذا العام لم يخبر ذلك ثم جل الله حقيقة الموقف التي فطن لها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فأقول لم يكن فتخ في الإسلام أعظم من فتح الحديبية ولكن القوم لم يتشع ظنهم لما بين محمد وربه والعباد دائما يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أرى ولذلك ظل الله الموقع ولو أنه جلاها لهم لفعلوا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تأذوا أمرا من الأمور ولما انسقدوا فكرة من الفكرة ماذا قال الله هم الذين سفروا وصدوكم عن النزيد الحرام والهدي معكوصا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير آذة أي أن الله منع الالتحام بينكم وبين قريش لمصلحة للمؤمنين لماذا؟ لأن بين القراشيين قوم يؤمنون يؤمنون ومؤمنات وأنتم لا تعلمونه لأنهم يسترون إيمانهم فلو أنكم دخلتم معهم في معركة ودخلتم معهم في حرق ما أن كان يجريكم أنكم ستأصلون مؤمنين ومؤمنات لم زيلوا أيضا تميز المؤمنون عن الكافرين لعذبنا الذين كفروا بهم عذابا سبيلا إذن فالحق سبحانه وتعالى يؤتينا صورة أن المرأة تستطيع أن تدلي برأيها في مشكلة من المشافر ومع من مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما ذلك كله أما المرأة في الخواص المشترك بينها وبين الرجل متخاوي وأما كنوع ذلك هو ما نتكلم فيه يظن بعض النوع الصبشيين أن الأنوع متضربة جاءت لتتعارض ولذلك يقارنون بين شيئين وبينهما انتكاف الجهة فمشلم في الظواهر الكونية العامة نجد ليلا ونجد نهار والنهار من طبيعته النورانية والليل من طبيعتها الظلمة أن أستطيع أن نعقد مقارنة بين الليل والنهار الزمن جيد وبعد ذلك النهار نور والليل نور من تسمى إلى نوعين إلا لحكمة لو لم توجد حكمة انتسابهم إلى نوعين وين من واحد منهم مهمة لظل الجنس فرضا واحدا لكن ليل ونهار فلا يستطيع واحد أن يقارن بين ليل ونهار ولا يستطيع أن نقول إننا نريد أن نقلب النهار ليلا ولا الليل نهارا ولا أن يتشبه الليل بالنهار ولا النهار لأن ذلك إحالة المهمة معنى إحالة المهمة يعني إيه يعني إن ما زال بقوا نوعين يبقى لكل نوع مهمة لا يقوى الآخر على أدائها ويبقى فيه قدر مشترك وهو الزمنين يقول الحق في ذلك ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتختلوا فيه ولتفتروا من إذن فمهمة النهار النورية مهمة للسعي والاستفاع والجلب والعمل ومهمة الليل الشكل والاستفرار والعبود فإن أنت أردت أن تحيل النهار إلى ليل أو النهار عيد فإن أنت أحضرت في الرحمة المقصودة لله إذن فلا تجعل من ظاهرك الليل والنهار تعاضبك إنما اجعلها إيه تعاضبك ما تجعلهاش معاندة اجعلها مساندة كل واحد يؤدي مهمة فخب في منفعة الإنسان وفي إيه وفي سدمة ولذلك يخراه حال حق صرحا ثانيا فيقول كل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل ثرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بديعها أفلا تسمعون كل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار ثرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تصدرون إذن من الرحمة أن يجب نوعها لكل نوع من الأنواع وكمته إذن فالنظرات الحمطة هي التي تحاول أن تقارب بين شيئين متقابلين التقابل لا يعني التضاد إنما التقابل يعني التكامل التكامل في أداء المهمة كذلك ذنف الإنسان خلقه الله نوعا نوع الرجولة ونوع الإنسان إذن فالجنس بعمومته له مهمة مشتركة والنوع بفصوصه لكل هما مهمة مشتركة ولذلك تجد بعد ان شرح الحق ظاهرة الليل والنهار ومهمة كل ليل ومهمة الليل ومهمة النهار فإن إن لو جعلت النهار شرمت مكانت شخص يجدكم بلد تستور فيه لو جعلت الليل شرمت مكانت حد يأتيكم بنهاره عشان تستحوا فيه وتعمل إذن فالحكمة ورحنا أن يكون ذلك ليل بمقوماته ومهماته وذلك نهار بمقوماته ومهماته فيأتي ليجمع الأمرين الظاهرة الكونية المعترفة بها لأن الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية قد تختلف فيها العقول يقدم لها بقضية العقول مستثقة فيه ظاهرة الليل والنهار لا يختلف فيها أحد إن ذلك له مهمة وذلك له مهمة فيأتي الحق سبحانه وتعالى ليشرح ذلك فيقول والليل إذا يغشى هذه ظاهرة والنهار إذا تجلى ظاهرة أخرى متقابلة خلص. وما خلق الذكر والإنسى ظاهر يمكن يختلف فيه إن سعيكم لشفة يعني لكل واحد من الأنواع مجال عمل ومجال سعر فلا تحل عملية النوعية إلى التحادية في الجنة وإلا لما كلت ذلك النوع على مطلع والليل إذا يخشى والنهال إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشفة أي لكل واحد منكم مهمة فينا يوجد ذلك المبدأ الرباني يجب على المكلف المؤمن أن يستقبل ذلك المنهج استقبال المتيكتب بحكمة الله في من شرع ذلك المنهج وليس من مهمتنا أن نكمع بحكمة النوعية في الدكورة الأوليس إنما مهمتنا فقط أن نشرح ما قاله الله في ذلك والمؤمن الذي آمن بالله وآمن بالقدرته وآمن بعلمه وآمن بحكمته, بحكمته يجب أن ينصاع إلى ذلك الحكم جارك تلك مهمة الإيمان لأنه ما دام قد آمن فقد الكزم وما دام قد الكزم فياجب أن يأخذ منهج الله سواء أدرك حكمته بعقل أو لم يدرك لأن إدراك الحكمة فبيتعثر في كثير من الأشياء فالحق سبحانه وتعالى الذي حلقت نوعه قال إن إن سعيك لشأتها ليست مهمة الإنسى فمهمة الإنسى فمهمة الذكر وإن اشترك معا في المهمة الإنسانية الإنسانية الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة في أول قصة تكرها لنا في بجأة الحل لأن نعلم أن التكاثر لما ما نشأ من آدم ومن حواء ومن أبنائهم هذا التكاثر الأم في آدم وحواء وبعد ذلك اضرأ التكاثر يشرح والحق في قوله سبحانه وتعالى اهتتروا من الجنة بعد عطيان التكيير فإنما يأتنكم من مهودة فمن تبع هداية فلا خوفوا على لهم ولا يحزنوا وفي آيات فمن اتبع هداية فلا يضلوا ولا يخفع ومن أعرض عن ذكري فإن له معشة ضنجة إلى آخر فينما يقول الله ذلك كان قد قال أيام السكون في الجنة لعلى الشيطان إنه عدو لك ولجودك والعداوة مسبقة لأن الملائكة سجد وامتنعه عن السبوت فحيثية العدوات موجودة إنه عدو لك والدهم فلا يفضل جنكما من الجنة يعني إياكم أن يوشيش لكم وأن ينزل وأن يوشي إليكم بكفة التارتخاب في الأوامر فتخل من الجنة فماذا يحدث تشقى الخطاب للإثناء ولكنه في الإثناء بأثناء له لواء فلا يفضل يعني أنت وحواك من الجنة فتشقى كانت المنطق يحتضي أن يقول هلأ يبر جنة ما من الجنة فتشقيا ولكن الرنزية في قوله فتشق دليل على أن آدم مخلوق للكتاح الخارج والسعي المكدود وراء مقومات الحياة والمرأة مهمتها ماذا مهمتها أنها سكن لذلك المتحرك المناظر سكن أن يرتاح عندها أن يهدأ عندها أن يستقر عندها أي تمسح بيد حنانها وعطه على متاعبه فتجول هذه المتاعب أن تيسر له السكون والاستقرار في البيت ليعود بنشاط يكافح به في الحياة فقول الحق فلا يقل جنة ما من الجنة فتشقى وإثنت تشقى إليه دونها يدل على أن مهمة الرجل إنما هو السبب وإنما هو العمل ومهمة المرأة توفير الراحة وتوفير الحنان وتوفير وسائل العبد لذلك الرجل المكدود في بيته ولذلك يسميها الله سكا كما يسمى, يسمي الدوث اللي نسكنه سكا اطمئنان وانتصال وانعزال عن صحب الحياة وضجيجها ليرتاح الإنسان فيه فكذلك المرأة أيضا سكا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوادا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة تلك هي المهمة الأساسية للمرأة خسن يشيء الإنسان المنابل المتحرك العامل الدائم في الحياة بعده إليه فتريحه بكل ما يمكن من أسباب الراحة ووتائلها وبعد ذلك جعل المودة والرحمة تلك المهمة الأساسية الأولى وبعد ذلك يشرح الله مهمة انتدادية للمرأة هذه المهمة الامتدادية هو الذي يقول فيها والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وغزقكم من الطيبات يبقى مهمة المرأة في الوجود ثلاثة خكلوا بالزوج المودة والرحمة البنين والحفدة تلك هي مهمة المرأة كما يريدها الحق مهمتها تنوع ولها مهمة كجنس مهمتها فالجنس التي اشتركت فيها مع الرجل حرية اعتقال وإيمانا بإله وتقبلا لكفة ومطالبة بتقريفات كل ذلك وبحث في الحياة بعقلها وبسكرها في الأمور التي تعرض عليها هذه تشترق فيها مع الرجل وبعد ذلك خاصيتها النوعية حددها الله للرجل في قوله لتشقى وحددها للمرأة بأنها سكن وبأنها مصدر الموجبة ومصدر الرحمة وبأنها الحضانة الأولى للبنين وللحفظة تلك هي مهمة المرأة مهمة المرأة بهذا الوضع تحتاج إلى مواهد متعسدة وتحتاج إلى وقت طويل ولا يتسع الزمن حتى تؤدي المرأة الأداء الكاملة الواقعة لماذا؟ لأن الرجل في عمله وكتحه في الحياة ما هي الأشياء التي ينتدها؟ الرجل إما أن يكون زارعا وإما أن يكون خانعا وإما أن يكون تاجرا يزارع يخانع يتاجر فإذا كان زارع يحرف الأرض بزر النبتة وانتظر الصمارة من الرب وإن كان خانع يأخذ من مادة الوجود أشياء وبعض ذلك لفقة حسب ما هداه علمه وتفكيره والثقراءه وتجربته ويخرج أشياء الأشياء التي يخرجها مصنوعات مزروعات دون الإنسان أو ليس دون الإنسان إذن فالرجل لعمله الخارج وبتفاحه وبجهاده يحضن ماذا؟ يحضن أشياء أدنى من الإنسان ولكن المرأة تحضر الإنسان اللي هو موضوع الكوكج إذن فمهمة المرأة بالنسبة لهذا أشرفه مهمة ويبقى الحق سبحانه وتعالى أعدها الإعداد الذي تحتضن به الجنس الأعلى في الإنسان وإذا نظرنا إلى ذلك الإنسان وجدناه يختلف عن بقية الحيوانات في طفولته طفولة الحيوانات الأسرة طفولة مدتها يسيرة يعني الحيوان يعطف على ابنه مدة يستطيع بها أن يزاول مهمته في الحيوان ثم بعد ذلك تنعجم الصلة به ولا يعرف شيئا عنه ولا تتسوي الأسرة ولا يحمي إلى ابن رباه ولا يعلق بهذه المثلة ومدة تسيرة جدا تناسب أعمار الحيوانات وتناسب مهمة الحيوان وليكن طفولة الإنسان أطول طفولة في الكائنات الحية فطفولته لا تنتهي إلا بأن يبلغت إن الرجل هو خمس وثلثا مدة طفولة واسعة هذه مدة الطفولة الواسعة مهمة المرأة فيها في أدفت مرحلة وهي مرحلة حمل جميل وبعد ذلك رعاية تراضية وأبوه تابح في الخارج إذن فالصور الانتباعية لكل الأشياء الموجودة إنما تنطبع في الفترة الأولى فما لم تكن الأم أم الأم جامعة أم مستوعبة أمي قادرة على أن تطبع في, دي في العجينة دي الصفات والمبادئ والمسل التي تعينه في الحياة كرجل أولا وكمؤمن بالله الثاني وكمسلم نمثل فكاليف الله ثالثا ما لم تنتبه هذه يخرج الوليد وقد انطبعت في ذهنه صور متناسبة إذن فسدنا فسدين أنه منع من انطباع الصور الخيرة كأنه انطبعت فيه انطباعات فيها حين يخرجوا إلى المجتمع فيتلف تصورات الأولى من فساد المجتمع المجتمع لا يهم الأفراد ليه؟ لأن المجتمع ملوش علاقة بكل فاضي قرد وإنما الطفل في بيئته وفي أسراته وعند أمه له قيمة وفيه عطم عليه فهو يتحاول أن لا تذكيل ذلك أولا التصورات السليمة تصورات المشرقة أما المجتمع فماذا يهمه أن ينطبع في ذلك الطفل كذا وفي ذلك الطفل كذا المجتمع السليم إذن فمهمة المرأة من هذه الناحية أدف مهمة لأن تعاملها مع أعلى جنش في الكائن الحي أعلى جنس اللي هو من؟ اللي هو الإنسان ومضمة الرجل مع الأجناس الأخرى يخرج زرعاً يخرج خناعةً يخرج آلات يخرج مشعارة إيه هذه المسائل؟ ولكنها هي التي تخرج ذلك الجنس الثاني فيجب أن تتنبه المرأة إلى أن الحق سبحانه وتعالى لم يفرض عليها منهجة الذي تحاول أو يحاول المشفكونة إن يجعلوها أدنا من مهمة الرجل يقولوم لا تلم وظ إلى مهمة الرجل في الكو وإلى مهمة المرضأة في الكون. مهمة المرضأة في الكوس إن كلنا تقى أ من مهمة الرجل لا لأنها تتحظ كر من على الله تتح الإنسان تتح الإنسان إلي كل الكائركاائينات الجنسية في الكون إنما جاءت لي خدمة ذلك الإنسان. إذا في التي تعوا لسيحات من صحاء منسياحدة التتح. وحيحة من صيحات إخراجها عن منهج الله وعن فدود الله لما إمرأة غير عاكل لن تتفصل إلى مهمتها الأساسية المهمة الأساسية اللي هي إيه حضانة أشرف في الأرض لأن الإنسان أشرف الأجناس وفي فترة ما في فترة الطفولة التي تنطبع فيها الصور وتنطبع فيها مقومات الحياة بالنسبة للإنسان تجد المرأة بعكسها وبحنامها يتشع ذلك العقف وذلك الحنو إلى أمور لا يتشع لها الرجل فمثلا الغدل الذي جاء متعبا من عمله وبعد ذلك يناه فولده الرضيع يخيح فبالله قولوا لماذا يكون موقفه موقفه أن يغضب وربما قال للمرأة خوضي الولد وص بعيد عني, عني. خلونا ناه ولكن هي إذا ما أحست عنده أي ألم أو أي حركة تكون وهو في أكبر الأوضاع جميل وهو في أضعف الأوقات قوي بوجود العفق عليه وبالحنان عليه إذن المرأة لمعد ذلك الإعداد مهمة لا يقوى عليها الرجل الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في صصة آدم تكلم عن كل عناصر الوجود الإنساني إنسان هو جنس يوجد منه نوعان للتكاثر فولد آدم وولدت حواق هذان, هذان النوعات انشقى من جنس واحد يلفتنا الحق إلى أن الجنس إذا انشق إلى أنواع فمعنى ذلك أن النوعات بحكم اشتراكهما في الجنسية لهما خصائص مشتركة لا يتميز فيها نوع عن نوع وباستراكهما إلى نوعين خصائص مشخفة لذلك النوع ولذلك النوع فحين نحاول أن نجعل النوعين جنسا واحدا نكون قد أحلنا حكمة تشقيق الجنس إلى نوعين إذن فلابد أن يكون في النوعين المنشقين عن الجنس القدر المشترك والقدر المشترك في آدم وحواء وما سلم منهما من ذكور وعنك هو القدر الإنساني وبعد ذلك القدر النوعي المشفف قدر رجولي وقدر الأنسوي فللرجولة ميدانها وللأنسوية ميدانها فمن حاول أن ينقل فردا من جنس الرجولية إلى جنس الأنسوية فمعنى ذلك أنه رد على الله تشفيق النوم ومعنى ذلك أنه أحال في خلق الله وإن أردنا أن نخرج نوعا من الأنف إلى نوع من الرجل أيضا فقد أحلنا إذن فلا بد أن يكون هناك قدر مشترك ولا بد أن يكون هناك مشخص مختلف هذا المشخص المختلف يحدد للرجولية مهمة وللأنوثة مهمة فإن حاولت الرجولة أن تدخل في مهمة الألوثة كان ذلك عبثها وإن حاولت الألوثة أن تدخل في مهمة الرجولة كان ذلك عبثها ولذلك يأتي على لسام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال وبعض ذلك يأتي النوع فتوجد في كل نوع أفراد هذه الأفراد أيضا يجمعها ذلك القانون باتفاقها في التي نعتبرها جنسا لأن تحتها أنواع يكون هناك قدر مشترك في الأفراد وباعتبار مشخصات كل فرد يكون لكل فرد مشخصاته بحيث جعلت الأفراد متباينين في المشخصات وكذلك في نوع الأنسى فإذا نظروا هذه النظرة في القصة وجدنا الحق سبحانه وتعالى يدل عليها بحرف واحد وإن كان هو ضمير إثم هذا الحرف الواحد أعطى لكل نوع مهمته بعد المهمة المشتركة في مطلق التكليف الإنساني فكما أن الرجل والمرأة يشتركان مع في حرية الاعتقاد فللرجل أن يعتقد وللمرأة أن تعتقد وليس للرجل أن يخضع المرأة إلى معتقده وقد قص علينا القرآن أن مرأة من ذلك فللرسول استطاع أن يقنع أهله بعقيدته ولا أن يحملهم عليه ذلك نوف وذلك نوف ولا فرعون بجلالة قبره ورغوبيته المدعاة استطاع أن يرغم امرأته على أن تتبعه في ذلك إذن فالمرأة باعتبارها إنسان مفلت لها حرية أن تعتقد والرجل والمرأة شركة في ذلك وللمرأة أيضا رأيها وعقلها وفكرها ولكن للمرأة مع ذلك فشهرصا في مهمتها الحقيقية مهمة خلقت لها أعضاء وخلقت لها عواطف وخلقت لها غرائب كيف يرمج القرآن إلى ذلك القرآن يتفص علينا أن الحق سبحانه وتعالى حينما حذر آدم وزوجه من الشيطان قال ما هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما طاب لهما معنى فلا يكرجنكما من الجنة فتشقى ليس الحذف هنا وليس الالتفاة هنا من ضمير التثنية مجرد تثن في العبارة ولكنها رمزية في العبارة تفيد المهمة لا يكرجنكما أنت وجود من الجنة فتشقى إذن فالشقاء حين التدف إنما يكون للرجل والمرأة جعلت ليسكن الرجل إليها إذن فمهمة المرأة في الحياة هي مهمة السكن هي مهمة الأمومة هي مهمة البيت الذي دل عليها كلمة فتشقى أفردها بعد أن كان الخطاب لهم ولو كان الأمر مضطردا لقال فلا يكرجنكما من الجنة فتشقى وبعد ذلك لا يفتكي الله بذلك الرمج لعل أناسا لا يتندهون إليه سيأتي بمذكرة إضاحية في منهج من مناهج رسول من رسله ليبين المهمة الحقيقية للمرأة ولا يجعل المهمة الحقيقية للمرأة مهمة جامدة بحيث لا تستطيع أن تكفف عنها ولو ألجأتها الضروع. أو قهرتها الضروف اسمعوا إلى قول الله ولما ورد ماء مديم في قصة سيدنا موسى وجد عليه أمة من الناس يشكوه ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي تذودان الغلم تذودانها عن ورد الماء إذن لماذا خرج خرجا للريج فلماذا تذودان تلك وقفة عطلية قال ما خطبكما ما خطبكما تشعر بأن الأمر الذي دعاهما إلى الورود وهما يمنعان شيء ملفت للنظر أو ما خطبكما أي لخروجكما لخروجكما أنتما دون أن يخرج رجل للراح قالت لا نفتي حتى يفضر الرعاء وأبونا شيث كبير كلام موجز معدل يدل على أن المرأة لا تخرج عن مهمتها المنزلية إلى مهمة خارجية إلا لضرورة اقتضف ذلك يدل على ذلك الاعتذار بقولهما وأبونا شيث كبير وأيضا يدل على أن المرأة حين تقويجها الضرورة إلى أن تخرج لتضرب في الأرض لرزقها أو رزق من تعول ممن لا يحضر على العمل تعطى من الضرورة بقدرها فليس معنى ذلك أن تنسى أنوثتها وأن تدخل في زحمة الحياة مع الرجال بل يكفيها أن تخرج لتقضي حاجتها وهي في حجاب وإن كانت مع الرجال ولذلك قالت لا نست حتى يصدر الرعاة وأبونا شيء كبير ثم يبرج أنصر آخر هو أنصر المجتمع أنصر المجتمع الذي يجد فتاة قد خرجت لتضربة الأرض وتعمل وتركت مهمتها الحقيقية أنصر المجتمع هو أن يبادر جاهدا ليحمل عنها تلك المهمة ليقضي حاجتها بأيسر تدير وأطي زمن حتى ترد إلى حضرها وإلى مكانها الطبيعي موسى فسقى ثم تولى إلى الظر وبعد ذلك يبرز لنا شيء آخر يبين المنهج الحقيقي لوضع المرأة في دنيا الناس هذا هو أن المرأة في ذاتها حين تخرج إلى غير مهمته لضرورة ألجهتها وظرف قهرها حين تجد أول مبرر في أن ترد إلى مكانتها وإلى رسالتها فعليها أن تبادر وعليها أن تنبه لما دعا شعيد ذادرت إحداهما فقالت يا أبت استأجر ولو أنها ألفت حياة الخارج لما نبهت إلى ذلك مما يدل على أن الفقرة السليمة في المرأة تأبى ذلك وهي إن أحدتها في فترة من فترات حياتها فلأنها في شيء من الفتنة وفي شيء من النظارة وفي شيء من ذهوها بإعجاب المجتمع ولكن إذا ذبلت هذه الأشياء كلها وضعها المجتمع موضعها الحقيقي قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين وتبرز لنا أيضا فكرة الأبوة العاقلة كان الرد أنه قال لنوسى إني أريد أن أنفحك إحدى ابنتي هاتين سواء قال ذلك من محض نفسه أو, أو خاف أن تكون الذي قال تستأجره قد مال قلبها إليه سواء كان ذلك أو كان ذلك فإن شعيب قد عرض على موسى ذلك وتم الأمر تلك قصة تعطينا المذكرة التفسيرية لقول الله فتشفى إذن فيجب أن نتنبه أولا إلى أن الله حينما خلق الجنس جنسا ثم فرق الجنس إلى نوعية يريد بذلك النوعية مهمة هذه المهمة إن حاولنا معارضتها أو حاولنا اخراج نوع إلى مهمة أخرى نكون قد أحلنا في الوجود ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحرص على نوعيتنا بأن لا نخرج من النوعية التي نحن مخلوطين لها إلى نوعيات أخرى التي نحن مخلوطين لها فقال لعن له الله المرأة المترددة كيف هذا؟ وماذا؟ والرجل ماذا؟ الذي يريد أن يجعل ذلك النسواب لأنه خرج عن مقومات نوعيته إذا من المهم أن الإنسان يقف عند مقومات نوعيته فإذا لم يقف عند مقومات نوعيته يبقى أهم ولم يستطيع أن يؤدي المهمة والذين ينادون بما ينادون بالنسبة للمرأة ينادون بأشياء سننافسها واحدة واحد ولكننا نتكلم أولا عن المهمة الأساسية ولذلك تجد المرأة حتى العربية قبل أن يجيئ الإسلام أوحث إليها طاقات العقل وطاقات الحمام وطاقات العقل أنها ترتف لكل واحد من أولادها إن كان ذترا فلمهمة وإن كان أنت فلمهمة فقدت مثلا امراه مثل زي امه مدينه الحال يجي الحارس ابن عمرو بن حميده عمر بلغه جمال ام اياس بنت عاصم ابن محل الشيباني فاراد ان يتزوجها فارسل الى امراه من تبدا يقال لها عاصم كانت عاصم ذات عقل وبيان وذات ادب ولسان فقال لها يا عاصم اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنته يعني خاطبه تروحي تكتشف له تديله فكره عن قلقتها عن قلقها فذهبت اقوى حتى انتهت الى ام مين إلى ام ام أمامة بنت الحارث وأعلمتها ما جاءت لها فأرسلت أمامة إلى ابنتها في مضرب من مضاربها وقالت لها يا هذه هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض أمر فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إلي من وجه وخل وناقضيها فيما استنطقت في به فدخلت أم أياس في خداء وخلع السيادة قالت عصام ترى ايتي ما لم ارى مثله حسنا وجمالا فقالت ترى الخداع من كشف القناع يعني ما فيش خداع لانها مجربه حقا. ثم ذهبت الى الحاكم فقال لها ما ورائي يا عصام فذهبت مثلا فقالت ابدل مخض عن الزب يعني المشوار ده بنكيده قال لها اخبريني فاخبرته بوقعتها فتزوجا فلما تزوجها وأعزت لترحل إلى زوجها ماذا قالت أمها لها أمها جاءت بمنهج الزوجة ثم لفنته للبنت في ذلك الوقت ولم تجئ بالمنهج فقل لا أنك انت جاهلة لا أنت مرضى على هذا فقالت لها أي بنية إن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك لعني لو أنتك نصيحة تطرق لأنه تمستغلية كنت أطرقها لأن كنت فيك اتفال ترديدا إن النفحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك ولكنها تذكرة للغاقل ومعونة للعارض جنيا إنك غدا ستفارقين البيت الذي فيه درجتي والعش الذي فيه نشأ إلى بيت لم تعرفيه والطريق لم تألقين جديد عليك فكوني له أمة يكن لك عبار أبي أول خطر واحفظي عني عشر صفات تكون لك ثفرة أما الأولى والثانية فهي المعاشرة بالرضى والقناعة وحسن السمع والضاعة وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموضع عينه وموضع أمسه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أبغى بريح وأما الثالثة والثالثة فهي التعهد لوقت طعامك والهدوه عند منامك فإن حرارة الجوع ملعبة وفمجيس النوم مرضى وأما الثالثة والثامنة فحسن التدبير لماله والإرعاء على حشمه وعياله وأما التاسعة والعاشرة فأن لا تفشي له سرة ولا تعصي له أمرا فإنك إن أفشيت سرة أو غرت صدرة وإن عصيت أمره لم تأمن غره وإيات بعد ذلك إن والفرح إنسان فرحا والفرح إنسان فرحا فسامعت منها النصيحة وذهبت إلى زوجها فانجبت له الملوم أنا أريد أن أعرف أوه. هذه العشر نصائح على كل البيوتات وأجد أني فساد أي بيت لأنه يخالف خفلة من هذه الخفائش نصائح انتهت إليها المرأة بكترها أفلت تهمها أنها لا تفكر؟ استطاعت أدائها بمنطقها الجميل العزب نستطيع أن نقول انها لا تبي لا نستطيع ذلك إذن فالمرأة من هذه النحية لا يمنع أن تكون نادغة في ذلك ولا يمنع أن تكون عفقرية ولا يمنع أن تكون مفترة هنا مثلا نجد عربية أردت أن تدعو لابنها والمرأة إذا دعت لابنها تدعو لها بالخير الذي تعتقد فلاذا قالت له قالت له رزقك الله يا ابني حظاً تخدمك به ذو العقول ولا ردفك عقلاً تخدم به ذو الحزور شيء في منتهى روح خلال إنسان لما يكون حظ مقبل يجيب العباكرة ويبقوا في خدمته والفنانين واللي انتهوا إلى إيه ولما يكون عاطل وحظ مدري بقى في خدمة أي إنسان ولو أم يعمال به إليه يمد له يده بالرزق فشوف الدعوة دعوة دقيقة دعوة مركزة رزقك الله يا بني حظا تخدمك به ذو العقول ولا رزقك عقلا تخدم به ذو الحضور كلام له وزن إذن فالمرأة فإنسان لها كل مقوماتها من فكر ومن بيان ومن مشهورة حسنة وكان أثبتنا المشهورة حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ننظر إلى مهمة التكاثر التي يوجد من الزوجين هذا التكاثر ينشأ بين زوجين ينشأ أولادي بعد أن يأتي جلتان جيل حفظة قرآن فرآن لم يتكلم ما ألش بنين بش البنين وحفده. وفي ذلك إشارة إلى امتزاج الأجيال يعني إيه امتزاج الأجيال الطفل الذي يربى في البيت لو ان معه اطفال بس في صغيرين في صنه ما يكونش انطباعات عن الحياة كاملة ولا يستطيع عقله انه يومه لان ما فيش في عطاء من البيئة اللي حواليه انهما لما يكون صغير صنه سنة ومعه صنه سنتين حيبتدي صاحب الصنتين عنده تجربة اوسع يعمل قدامه فتى يخلجه اذا رأى اللي صنه سبعة اذا رأى اللي صنه عشرة اذا رأى صنه سنه, سنه عشرين بعد ذلك اذا رأى اباه بعد ذلك إذا رأى جده ما أبدأ يبقى فيه جد وفيه أبن وفيه إبن يبقى مستويات الأعمار ممثلة في بيته ولكل مستوى من المستويات ميدانه ونشاطه فهو إن أخذ من أبيه أنه غافل شوية عن المنهج, من المنهج الديني غافل شوية عن المنهج الديني فسيجد في جده أنسان قطع للمنهج الديني ساعة الصلاة يشعف الدنيا وعايز يتوضى وهذا يطلل ويعمل عملية حركية تهيج في وجبان القفل أنه يستقبله أمرا عاما وبعد ذلك لا يجد على لسانه إلا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وربنا يرحم ما ليس شغل ملاهي الحياة مصطفت من حوله فلم يعود عزه إلى ويأخذ من الأب الإقبال على الشغل يأخذ من الجدة كذا يأخذ من الأم كذا يأخذ من أبي من أخيه الكبير المسل اللي طبق على الكم بيقعد يروح مدرسة يقعد يتشبه الولد ويجيب شنطه ويعمل مدرسته ويجيب قلم ويقعد ينعكس انه بيكتب لكن لما بيفوت طفوله معزوله بيبقى في بيئه واحده اللي متاثر فيها فالانسان يطلع ناقص نفس الصوره ناقص الفكره العامه عن انتزاجياته كثيله في الاعماق ولذلك اذا قرات الكتاب اللي عملته الانجليزي اطفال بلا اسره ترى ذلك يقول لك إن الأطفال بلا أسر طلع نموهم العقل متخلف أيضا ما بيأخذوش من بعض لأن الطفل يجبر الطفل إيه إن كنت فيه مستويات تامية تعطي للطفل الأسوى وتعطي له القدوة وبعد ذلك يحاطي وبعد ذلك يسمع ماذا يقول فأطفال بلا أسر تدلت اللي هم في الحضانات اللي بيعملوها به تدلت على أن المسألة مسألة خطيرة إنه للإسلام لما يجي يقول وقر في بيوتكم بهذه الصورة أنها وانها وأنها مودة ورحمة وأنها في فيها بنينة وبأن فيها حطبة يريد أن يفرغها لمهمتها مهمتها اللي احنا قلنا عليها أنها أسمى مهمة بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعلم تكليف من التكاليف يعرضه لماذا؟ لنحدد حركة الإنسان في الحياة لأننا كما قلنا ما دام الإنسان بيتميز بشكره والفكر المهمته الاختيار بين البديلات والاختيار بين البديلات مع أن معناه أنه يقدر على هذا ويقدر على هذا ولكن بشكره يرجح لماذا يقبل على هذا ولا يقبل على هذا وقلنا لو أنه مخلوق على هيئة وحدة أن لا يفعل ما أمر أن يفعل ولو خلق على هيئة أن, أن لا يفعل ما أمر أن يفعل يبقى أيضا لازم مخلوق على هذه وهذه لذلك يجب أن يكون في حركة تتحدث التي هي مهمة التكليف الشرعي يحدث حركة فماذا يحدث حركة؟ الإنسان في حركة كل حركة في الوجود لا تأتي عشوائية يعني, يعني عشوائية يعني لا تأتي حركة ليست لها رفيد من مبدان وليست لها رفض من إدراء وذلك علماء النسي في الحديث. لما جمس القرن العشرين يقسموا الشعور يقسموا إلى وزاه الثلاثة الأول يدرك الإنسان وبعد ذلك يوجد عنده وجدان وبعد ذلك يوجد عنده نزوع يوجد ثلاث أشياء يدرك ثم يجد في نفسه ثم يحسر منه نزوع قلنا مثلا الواحد يشوف وردة الوردة دي أدرك جمالها لونها جميل وككلها حلو هذا هو الإدراء يفتكروا في نفس الإعجاب بالوردة دي واختروا منها ذلك هو الوجدان ثم ينزع عملية نزوعية أن نروح قطف الوردة لما يجي قطف الوردة تتحكم قوانين تانية ليست ملسك الوجد دي مش ملسك تروح قطف الوجدان إذن القوانين والتقاليد والأعراف وكل شوى التخريعات إنما جاءت لتحدد النزوع في الإنسان ما لتحددك الإدراك ما لتحددك الوجدان انت نفسك لنفسك ماشي ولكن إذا وجدت لنفسك ماشي لا ت... لا تعبر عن ذلك الوجدان بسلوك مخالف للمنهج ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يقول ايه ولا يجرمنكم شنئا ان لا لا قوم على ان لا تعدلوا لا يجرمنكم اي لا يحمل النفس بغض قوم على ان لا تعدلوا اي على ان تظلموا الله اذا مسك لم ي... لم يقلل يقول لي بضغط او بحب دي مساله لا يخمن لها مساله عاطفيه بحته لا يتدخل فيها التشريع ابدا يقول يقول زي ما على كيفك بس كي لا تحول غضبك الى عمل الزواج ما تسلموش اه يجي عمر يقول لقاتب بن الطباص انه رجعت عني فانني لا احبه يقول الراجل كده بكل اللي. يقول له او عدم لي يمنعني حقا من حقوقي قال لا افتكر انما يركي على حب النساء حب ولا ما تحبش الله حب ولا ما تحبش الله اذا التشريع جاء ليحدد ايه حركه الزواج انما الوجدان والعواطف ملهاش تقنين ولذلك سجل هذه الظاهرة في حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر لا يني احدكم حتى اكون احب إلي من ايه من الناس سيدنا عمر واقف في الحكايه دي لأنه لا يمكن أن يكون يستقبل ذلك بنعم فيكون ساجده وإذا مش واقع عنه قال له يا رسول الله عن نفسي لا أم عن مالي عن أهل إنما نفسي لأهل قال له أعادها عليه, عليه فلما سمع الإعادة من رسول الله علم أن ذلك تكليف والتكليف لا يكون بعواطف إنه ما يكون بإيه بأشياء فهلة لنصاف الحضرة ففهم عمر أن نراد بالحب الحب العقلي الحب يعني أن أقارن نفسي ولا رسول الله يوم عقلي يقول لي لا رسول الله انما عاطفتي في آخر ولذلك يبقى المراد هنا الحب الإيه؟ العقل المطلوب في الإيمان فإذا ما تسامى وصار حبا عاطفيا هذا منظوع آخر إنما المكلب بحب العقل لأن مثلا نيجي مثلا عشان نضرب المكان الولد يحب الشوكولاتة الحلوة دي بإيه بطابة إنما بقى لما يمرض كده وبعد ذلك يقول له إنك إنت مش حقير من المرض بل لما تاخد الدواء المرد يحب الدواء المر لأنه سيجيب له عقل أحبه بعاطفته أم بعقله ها حبه بعاطفه فآخر ما ينفع إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يشرع يشرع العمليات النزوعية إلا أن العمليات النزوعية كثيرا ما لا يمكن فصلها عن العمليات المبدينية وخصوصاً إذا كان وراءها صوت يسوقها بي إيه قال لك أنا لو شفت الوردة وأجبت نفسي أجرباء وروح أقطفها وإنما مش بتعطي أعمل أسكت وبعد أن أقعد عمل عمل نزوع تاني أفكر أعمل أجرعها في الأرض بتاعتما تنفي لي أرض جيدة قصرية زرع كده وشوية طراب وأجرعها عندي إذن النزوع تحول إلى مباح إلى عملية القانون ما يأفش فيها. لكن هناك أشياء كثيرة لا يمكن فصل النزوء فيها عن الوجدان أكثر وخصوصا إذا كان هناك سائق يتقر فربع وراء قال المسألة المصيبة بتاعتنا غريبة تنسي طريقة تتنظر إلى شكل جميل فتدرك فيختكر بك نفسك الإعجاب وبعد ذلك كيف أباك عملية النزوء النزوء حقيقي عوائز فيه ما هي العوائز أنه حرار ان جاء القانون يمنع التقاليب العرص الأخلاق صياد أقول أنا أحاول أن أنفس عن ذلك النزوعي بمشروع بمالقيه السبيل إلى أن أتكن ذلك الواجه الجميل السبيل ومشارع الله اضرب على باب ولي أخذ أخذها الله لكن من الذي يستطيع أن نوصل العملية عند كل واحد يجب في نفس شيء وخصوصا إذا كانت غريض تحرى يستنى على ما يعمل الله ترتبات النزوعية دي مشألة غريبة مشألة طويلة يعني على ما نأمل وهي أمفع الغرائز بالنسبة للإنسان أمفع الغرائز بالنسبة للإنسان كل متعة في رحبية ممكن تؤذل إلا دي أن ما تؤذلش ليه لأنها تعمل انفعال عضو عمليات تعمل انفعال عضو لا يهدأ حتى يقوموا بالنزوع ووراقها الصوت عمال بي فييجي الحق في الحنوات أقول أولا أنا أتسمحكم بأنني فشريقي العمليات النزوعية إنما أنا عايز أحدد العمليات الإدراكية في حتة واحدة فيما يتعلق بالغريجات ووسائلها ليه لأنني مفيش قوة تستطيع أنها تفصل الإدراك تفصل الإدراك عن المجدد عن عملية النزوع محدش يصبر على سيطرة الغريزة وشركتها لحد ما يعمل نزوع مشروع فهنا فقط تأتي عملية في التدخل الشرك الإدراعي يقول إذا من منع المسألة من إيه؟ من أول لا يدرك حتى لا يجد حتى لا ينزع النزوع العاجل ولذلك تشوف بقى القرآن لما يجب يعرف المسألة دي. أولا القرآن لما بيجي يعرض طضية وصل إليها العلم الحديث هو عرضها قبل أن يصل إليها العلم ما عرضهاش على إنها قالت قانون في علم النفس ولا صورة في الشعور ما قالش الكلام إنما هو يعرضها في كلامه كده على إنها مسألة إيه عادية فانون عادي في الكون ماشي بعد ذلك إحنا لما نأتناه نفتشفه نعرف إنه هو تلايب يجي يقول بها الحق صلى الله عليه وإذا ما أزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيضوا من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون وقفنا أعمل قبل الصور الثلاثة الإدراس والوجدان والنزول إنما جابها لأنها حقائق كيف يعني حكم الإنسان البشري وإلا معرفت ما هذه الحقائق العلمية بعدين يبقى بعدين يعرف. فيجي التشريح يجي في كل شيء يحدد النزول إلا في مسألة واحدة يوم يحدد الإدراس لماذا يحدد الإدراك؟ لأنه لا يمكن في العملية الشعورية فصل الوجزان عن الإدراك عن النزوان عملية تطول طب ومطول وماله أم قالك كمان هي تطول وليس عليها صدر طب ومع لها الصدر إلي قالك لأنها إلحاح عدوز حاجة في كموية الإنسان اشتغلت خلاصة وعنده الله لماذا يقع من, من الباغة؟ أقول لهم بسكتب سبحان عملية الإدراك يقول إيه الحق سبحانه وتعالى؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصاره اقفل من فجد إبراعك ويحفظوا فروجه شف مجيء جيد عبيدي يجل على أنه لم يغض بطره سيقولوا إلى أنه لا يحفظ فروجه لماذا؟ لأن التحكم في منطقة من الشعور لا يمكن أن يغضي كل المؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجه ده فرجعهم من عمليه من العمليه المزوعيه الغض البصر دي عمليه ادراكيه ما هو ما يمكنش غير الحته دي بالذات اننا نختل العمليهتين عن بعض كل من ينغض من الفريق وايه ويحفظه فروته ذلك ايه استعل ان اصف ان الله عليهم ايه يحنعوا لان ربنا عارف هو لما يبص ايه اللي هيحصل له وبعدين ايه يحتل على ايه ويعمل ايه ربنا عارف الحكايه دي فراح عمل ايه جه في منفذ الادراس وراح قفل وايضا وكل المؤمنات يسغضضن من ابصارهن برضو ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن برضو من الوسائل الاغراء الاغراء بالتمال باكتفاء بالدكتور يمنعه حق سبحانه وتعالى ساعته يقول كده يغده من أخطاره يبقى أحد أول تشريع أول ناحية من دواية تشريع يحدده فيه الإدراك يحدد فيه الإدراك ويحدد الإدراك في موضوع آخر وهو في مصاب نزول الفتنة على القمة الإيمانية حتى تلك الاثنين لأن ده الأصل القمة الإيمانية ده الأصل وقد نزل عليكم في الكتابة أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها قوم على طول لماذا؟ عشان ما يقودش الكلام يعمل في نفسك مبدانيات والمبدانيات تعمل عندك منذ عيات يبقى إذا لأ انت لكن في الثانية أخفي من الأولى لأن إذا سمعتم فيعلما تعرض في نفسك للسماء مرة ثانية إذن تقول الحق وقول للمؤمنين يهدوا من أبصارهم ويحفظوا طرودهم ذلك أذكروا إن الله عنهم ما يتعون يدلني على أن الحق الذي خلق الخلق وفطره يعلم إلحاح هذه العملية الغرضية في التنفيذ عن نفسها بنزوع هذا النزوع إذا كان مشروعا فيحتاج إلى وقت طويل فلا مندو حتى أن يتصرف فيه التصرف غير غير المشروع ومن الجهة المقابلة أيضا كذلك الجهة المقابلة أيضا كذا لماذا؟ لأن المرأة حريصة دائما على أنها تكون جميلة لأن الجمال مقوم من مقومته هذا خلم أن يمنعها الله من ذلك لا ما منعها هذا هو جهة قال عنها أوى من ينشأ في الحلية أوى من ينشأ في الحلية فهي وطبيعتها كذا وأيضا يمسك الدهب والحرية ده أغلى شيء في المعادل وده أغلى شيء في الباب يقول هذاني حرامان على بكول أمات الحلاة يقول مين كل الأشياء النتيطة على أنه مبحن المرض إذا هي تتزين تتزين لأنه من طبيعي ومن طبيعي التكون لما تتزين لما إلا ليه؟ لأن دي البيئة اللي مش متفور أن يحصل لها عملية نزعية ولا عملية وفدانية فينا إنما البيئات الثانية من المنسب فيأتي الحق سبحانه وتعالى في منهجه ليشد على النزوع غير الشعر النزوع اللي لا يجعل الحياة نظيفة النزوع اللي يجعل الحياة مبنية على الريباء وعلى التشكك وعلى التآمر الشعر لما جيه قال نظرته فاتسامته فسلامه فكلامه فموعده مش هو ايل كده متدرج التدرد الطبيعي اللي مش محكم بمنهج التشريع بقى لإكلام الهود اللي خلقنا قال لا هيا لا قاتل ذلك إذا كانت لمرأة مهمة لتخرج قال لك هي قاتل شجاة تشتر نفسك القرآن هنا يعلّل ذلك يدي مغزة لا ترضي لترضي المرأة في إنها تخرج عنها ايه؟ قولت لا ايها كل نساء كل ايه بزواجك يا ايها النبي كل اذواجه وبناتك ونساء المؤمنين يجنين عليهن من جلابيبهن غابت ادنى فلا يذين اه يا رب اسمع يعني لان لما يشوفها الناس كده متحتجه وليست حريصه على أن تبدي مقتن من مفاتنها ولا زين من زينتها يدل على عزو فيها عن رأي الردل فيها ولا تريد أن تفتميل أحدا من الشارع لكن لما, لما تكون المرأة بتبدي زناتها لغير زوجها وفي غير بلدها ما قصدها من ذلك ليه لا بد أن يكون قصدها اجتمالة الأنظار والإغراض ولماذا اجتمالة الأنظار والإغراض لماذا لإيه عدم قناعتها وعدم رضائها إن كانت متزوجة بزوجة ام تعدلها للامور فيجي يقول لما يشوفوه كده في الشارع ماشيين والحجاب بتعم وادنوا عليهم من جلابدين يعرف ان دول ايه متحشمات وقراء لا ارب لهن في ان يلتفت المجتمع الى شيء من محاسنهم ولذلك احنا نلاحظ انه يجلنا في صورة يقول ايه, يقول إيه؟ وليضربنا بخمورهن على جنوبهن وإيه كمان ولا يضربنا بأرض لهن ما يخفينا من ذينتهن ساعة ما تبرد برجح أو تخلي مثلا اللباس اللي فوق يختل توزنه وتعمل إنها عائدة مش عارف إيه هي تبين ما المقصود بهذا هو المقصود بهذا آه إثارة الغرائز وهل الغرائز في حاجة إلى الخسارة يكفي ان الغراء يزبطيه بطبيعته فلا تحتاج الى شيء اخر يسعرها الشباب اللي بيبقى في سند المراهقة ده يكفيه ما فيه من تفاعل هو يريد مسكنات ومهدئات ما يريدش مهيجات ده بالنسبة للشباب اللي لسه متدودش فما ذلك اذا كانت الطبيعة بتعمل من جوة في نفسه اعمال وبعد ذلك يأتي الظاهر فيتذبه في اجتزاء فيبقى مدفوعا على العمل بعاملين عامل من داخله وعامل من خارجه يجذبه ويوشر له يبقى إذن احنا قدنا نجن شببنا بنجن عليه طيب ايه فضلنا المتدوجين ولكن المتدوج ده يبقى عنده بضع إذا هاجد غريزته بطبيعتها يجده مصدفا له الخطر كل الخطر ليس في تصريف الغريزة إنما الخطر كل الخطر في الإلحاح على الغريزات التي الغريضة حينما تأتي طبيعيه يستوي أي بط فإذا كان الرجل مثلا الذي متزوجه سمنه كذا وثمنه كذا وامرأته من الحمل ومن الولادة ومن شعرف إيه طره ألت وتجعدت وأصبح شعرها كذا وقوامها كذا وهندامها كذا إذا رأى فتاة شابة في مقتبل عمرها ورأى عن شبابها كده في أبهة نفه وبعد ذلك يذهب إلى بيته ويرى زوجته على ما يراه عليه ماذا تذكره وفيه إفتاد للشرقات اللي لسه مجوثي وفيه إفتاد للأسر أيضا اللي متزوجه إذن الحق سبحانه وتعالى حينما جعل الحجاب وحينما جعل السكر أراد أن يرحم المجتمع من عاملين عامل يهدم في الشباب المجوثي وعامل يهدم في الأسر لمتزوجه لكنه إذا لم يرى شيئا ظلت غريزته وامفعالته بطبيعة على حسب تنه وعلى حسب عمره فإذا ما هاجد غريزته بطبيعته أم كان أن يجد له مصرفا وتمسح المسألة إذن فالإفساد اللي بيحصل بيحصل إيه؟ من الإهاجات ومن الإثارات ومن الإعراء ومن الفتنة فوريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع حاجدا أمام هذه الأشياء حتى يحدد على النزوع الخطوات التي تؤدي إلى النزوع حق سبحانه وتعالى ساعة يقنن يقنن التقنين اللي اللي التقنين الخالق اللي يعرف أجهزة كلها بتعمل ايه ومدام بيح الأجهزة كلها بتعمل ايه فحين يقنن لك لماذا لا تقبل التقنين لا يمكن أن لا يقبل التقنين إلا إنسان له غرض في ضد ذلك التقنين يبقى اللي ما تقبلش الحجاب يبقى معناه أنها مصر على أن تكون أداة فتنة وأداة اغراء اللي ما يقبلش مسألة الحجاب ومسألة أن المرأة تقربت البطاة لا تخل إلا لمسألة ضرورية من الرجال يبقى رجل يريد أن يتمتع بمحارم الغير في الشارع ما أقنعتوش إلا المرأة اللي عنده فهو يريد أن لا يسك هذا الباب علشان يتمتع بالله وليه يحرم من المناظر دي فإذا لم ترضه المرأة أو إذا لم يرضه الرجل فاعلم أن هناك حراب في مقوم الإيمان الذات فيه إنما إنسان مستوي ويريد أن يعصم نفسه وأن لا يدخل نفسه في تجربة عاطفية ولا تجربة أراضية يقبل حكم الله ويعلم لدى الحكم الطبيعة المرأة في هذه المسألة بتغفل عنه المرأة عمر جمالها محدود من سن الحم وبعد ذلك ماذا يقول تذب نظريتها الضيئة الجاذبية اللي كانت فيها تنسفت حمايتها في المجتمع تبقى مش مقومها في المجتمع مش جمالها لأن المقوم لازم يكون ثابت واساكي مع, الوجود... مع وجود الحياة كلها ما يبقاش مقوم عارض لو مقوم عارض يخد من قيمه على قدر أروضه وهذا ما يحدث في الدنيا كلها نشوف الفتيات الفاسنات الجميلات اللي لفتوا الدنيا كلها ولفتوا وسائل الإعلام وجننوا العالم وبعد ذلك إذا منتهوا إلى السن الخاصة ماذا يكون موقف العالم منهن وموقفهن من العالم جفوى ويعيش نبائسات يائسات ويتصدق عليهم وأظن في الوصية اللي عملتها مادلين ممرو ريال اللي لقوها المنتحة رضيا ما هيكفي الفتيات لتعلم ماذا حدث له وكل النساء هكذا شاهدناه تهدنا المرأة من دولي كانت بإشارة منها تهز رجال تهز حكام وبعد ذلك حينما انطفضت منها شوية الجمال اللي عن جاء ماذا كانت وستصدقوا عليها بالريال وبالنف كده صدقوا يحسن عشان تعيش ليه لأنها فهمة أنهية الجمال بتاعها ده دا مقوم دائم الجمال بتاعها ده اللي هو له فترة من الأمر على التأمين عشان لما يرح منها يبقى لها رسود تحترب من أجله ايه الرصيد اللي تحترب من اجل وبعد كده لازم يكون رصيد باقي وياها هاجر رصيد الناس كلها لها لها اولاد لها بنات لها رزق كل ما تكبر وتلاقوا تنبت شعره فيها كل ما يبقى جمال في نظر الاسم يقعد يتغزل في في وجهها المجعد يقعد يتغزل في بو اهل فيش فيه ولا سنة. ويا سلام عليه لما بيبوسوا اا شيء ده غريب اه اذا هي لما أصرفت في أنها أهملك البيئة الأولى كان نظرة أنها تاخد الجزائل للبيئة الثانية لكن تاخد إحرام ولا ربتش بيئة مبنية على توقفها مبنية على احترامها جيل شاية ما يكبر الولد ويعرف كده ان أمه كانت في حياتها لأنه يعرف كل حاجة كانت في حياتها مستقيمة كانت في حياتها ورعة كل ما تكبر كل ما تزداد إنما لو كان جرب لها انحرافا تسقطه في نظرة ولا يقيمه ويشك في نسبه إلى أبيه كل هذه انما حين تكون المرض امراه مسلمه بتخضع للمنهج يوندى التامين لحياتها ليه لان الوحده الجميله اللي هتمشي في الشارع تهزه وتخلي الناس اعناقها تنكسر من من الالتفاف بعدين بعد مده هتبقى عاديه ويمكن ربنا يشنع على في الزوج بعد ذلك اللي عملته سيصنع فيها بعد ما تكبر كده برضه جوزها يطلع يلاقي بنت ثانيه رجع في الجيل ال ويلاقها برضو جميلة وبعدين يوعد يعمل مقارنة بينها وبين اللي في البيت الله إذن تأمين حياته بأنها تمتنع هي عشان ينتنع الجيل اللي حيوى عاصر من إنه يفكد عليها رجلها ويفكد عليها بيتها ويدي له صور من صور الجمال اللي تخليه يزهد في ذلك الجمال ويقبله بشيء من الامتعاب ويقبله بشيء من الأريفة هذا إذا كان إيه سيقعد كده, ما كده ويجيب لها واحد يضحينه إذن فتأمين المرأة إن الفترة اللي هي تكون فيها مغرية يجب أن نمنعها ليه؟ عشان نضمن لها الاستقرار ونضمن لها الهدوء ولا يجيش جيل جديد في أيام شيخ خطة يعكر عليها صفاءها ولا يعكر عليها دل. إذن فالحجاب طبيعي إذا لم يكن أمر طبيعي يبقى عندنا نحن شزوز في مرادتنا عندنا شزوز في مطاخدنا من محارب الناس إنما اللي ما عندوشه يشجعه وبعد ذلك نيجي نقول ما العلاقته بين الحجاب وبين ما يطلون به بأنه يمنع المرأة من مزاولة مهمتها وأعملها في الحياة الله وين قال أنها مزاولة أنت زاحم الرجل وأمس عمل في الحياة محدش قال أنها مهمتها أبدا مهمتها زي ما قلنا في البيت سكن منبع موادة منبع رحمة بعد ذلك رعاية وحضانة أكرم جنس على الله وهو الإنسان في المدة الطويلة دية اللي هي حد 14 سنة تقف تهذب فيه وتقف ترب فيه وتقف الدين وكثور تبقى دي مهمته ولذلك نجد الأم المثالية أو الزوج المثالية بشهادة الناس المعتدلين لا تجد وقتا لمهمتها كوبة بي بعد ذلك يقول لك لا تخرج وتجيب حد ثاني يخدم تجيب مين الله. طب موعدا مدام حجب حد يخدم الأولاد دونه يا ربيها يبقى بروري إيد عاملة حتتعطل لهم طب ولماذا تكون الإيد الغريبة الإيد اللي مفهاش الحنان الإيد اللي مفهاش العرض أنت تستطيع طيب أن تجيب لابنك مربيتين إنما لا تستطيع أن تشتري لابنك واحد عالمية من قلب أم ممكن وماذا يهم الخادمة أو الحاضنة أو المرضعة أو المربية من أن يطلق أن يربى ابنك على أي مثل من المسلم له قال جالب ثم ننظر نظرة تامية نجد ان التشريع الإسلامي مش معنى ان هو لحد التحديد لإسلام المرأة مناعها ضربة لاجب ام قالك الضرورة لاحق الضرورة لاحق الضرورة دي راح الشارع محدد والشارع لما يعرض لنا في القرآن قصص قصص أمم سابقة ولا يكرش عليه بالبصلان مثلا يقول كبرت كلمة تفرونه من أفواهير ويسكت عليه بقى معناه أنه ده تشريع لينا ولا ليس تشريعا لنا وبيدي نموذج من واقع الوجود نموذج من واقع الوجود عشان يدي دارك في حقيقة الوجود عشان يدي دارك في تنظيم حركة الوجود نقوم نجد بقى الآيات القاصلة في هذه في المرقى وفي مهمتها وفي مهمة المجتمع وفي الضرورة وفي تحديدها مجتورة في قول الله سبحانه وتعالى عشان بتكتح على كل واحد طبعا ض وبعد ذلك تحديد الأمر على قدر ضرورته وبعد ذلك ما مهمة المجتمع الخاص وما مهمة المجتمع العام في كلها الضرورة ماذا يخنع المجتمع العام فقال إيه سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مديا وجد عليه أمة من الناس يسخون أمة من الناس يسخون ووجد من دونهم امرأتين تذودان يعني إيه تمنع الحيوانات اللي هي جيدها لتحرب من أن ترد الماء طب ليه تمنعه ليه خذك بل عندي يلي يسكو منه قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء أبي, أبي منهج الخروض إلى المجتمع لا نسقي حتى يصدر الرعاء ومدام انتو حريصين كده على انكم تحتكوش بالرعاء وتستحموا معه اهل لأفردكم فجاء بالعلم وأبونا شيخ كبير يعني لا يقدر على هذه العملية الله إذن فمدأ الضرورة وجد وهو فقد العائل الذي يقوم بمهماتها حقيقة بأن لم يكن موجود أو حكما يعني يكون غير قادر وأبونا شيخ كبير تلك هي مهلة فعلة الخروج إلى الميدان العام وإلى حركة الحياة الخارجية مرهونا بإيه ده وجود العائل حقيقة أو حقما. وأبونا شيء كبير ودخلت حقيقة ما تحب من الشرور ومع ذلك حين توجد هذه الضرورة تكون الضرورة على خجرها لأن الضرورة ليس معناها أنها قالت ياللي كنت أعدى في بيتك ياللي متحجبة ياللي ياللي ياللي أنت نزع منك ذلك الحك لا أخرجتها صحيح ولكن في إطار الضرورة بحيث تكون في المجتمع وهي أنسة منعزلة أيضا لا نسقي حتى يصدر الرعاة مطلوح جزاحم بقى في الله تبقى تنتظر إلى أن يصدر الرعاة كذا ويمسم بعضهم يبقى أخذ الضرورة بقدرها آه. بعد ذلك ماذا كان أدي إذا حددنا الضرورة ومجال الضرورة وقدرها تأتي مهمة أفضل مهمة المجتمع انسان المخ الإنسان اللي يعلم ان منهج ربه يحضر على المرأة أنها تخرج إلى هذلك الميزان وتعمل ذلك العمل يدرق بإحساس الديني شعور الإيماني أنه ألجأتها ضرورة فإنسان مؤمن يميفزع إما ليقصر أمد الضرورة فينهلها المهمة بسرعة على شام أو بإنهاء الضرورة نفسها إن لم يقدر إلا على تقسير أمد الضرورة إن قدر على إنه ينهي أساتي الضرورة يبقى يعمل. فسقى لهما هذه مهمة من المستمع العالم فسقى لهما ثم تولى إلى الظلم فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير بعد ذلك ماذا تاني جاءته إحدى هما فمشي على السهلاف قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أدرى ما تخيك لنا فلما جاء وقص عليه القصص فخصتهم الخروج وقال, وقال بشروا أنه نجوك من القوم الظليم وبعد ذلك ماذا كان هنا القرآن بيدي لمسة هذه اللمسة إن خروج المرأة اللي أباحث الضرورة به يجب أن يكون ممقوثا لها مكروه من صبيعيك بحيث تشعى هي جاهدة لإنهاء هذه الضرورة يعني ما تحبش هذه الضرورة وتلحكيها بحيث إذا جاء ما يخرجه عن هذه الضرورة تعطله لا دا تحاول أن تفتنبق شيء ينهي هذه الضرورة كأن ده مخالف لإيه لصبيعيك يعني المرأة الكريمة التي تكون استوية الفطرة لازم تعمل على أن الضرورة اللي ألبيتها لتحبب لازم هي لتقصفر قالت إحدهما يا أبت التأذير الله. استأجيره معناه أيانا علشان نعفى من هذه المهمة لكنهم تردين المهمة دي مش عشقين المهمة دي مش يلحوا على هذه المهمة ليه؟ الانقداح الإيماني موجود يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأن سمع أبوهم هذا الكلام فعلم أنهم هم ملهمش حظ في أنهم يخرجون يوم ماذا يطنع قالوا إني أريد أن انتحكت احبب نتيه هاتين يعطي مبدأ آخر هذا المبدأ يجبج عن فطر الناس وعن غروبهم لأن المعتاد أن الرجل هو الذي يذهب ليخفض لكن دينه هو لكن دينه ناهد سنة إذا رأى الإنسان واحد كده وأعجبه دينه وأعجبه خلقه وأعجبه سنوكه وهو إلى أخره لماذا لا يمكنه متهيب أن يتقدم لي لماذا كده لا ألمح له لماذا لا أكتبه أنا كما يأتي لي أكتب بنتي ليس في ذلك عار أبدا إني أريد أن أنتحك إحدى بنتي هاتين على أن تأذرني كما حجرة فإن أتممت عشر من عندي فوما أريد أن أشفت علي تلك الكسر تبين لنا مجال المرأة والضرورة التي تخرجها عن هذا المجال هذا واحدة ثانيا موقف المجتمع الخاص والعام ثانيا موقف البنت نفسها اللي خرجت إلى هذه الضرورة أما موقف المجتمع فهو تقصير أمد الضرورة أو إنهاء هذه الضرورة المجتمع الشعب اللي فيه رغولة وفيه مرورة والمجتمع الخاص اثنين صاحبة الشعب في الخروج ومن تخرج لحسابه صاحبة الشأن في القروض تلمست سبيلا إلى أن تنهي هذه الضرورة اللي, اللي كانت من أجل ضعف هذه الضرورة جاهد وعدل في أنه ينهي هذه الضرورة أما أن تصلح الضرورة هي المطلوب فذلك هو خلل الوجود خلل الوجود اللي نحن مش مش نشقى به اللي أصحابه اللي نقلناه عنهم شقوا لما تنظر إلى مثل أستاذ كاريمة شفت في قولة انسان ذلك المجهول إيه عن العملية وعن الفوضى إلا موجودة ذلك. بعد ذلك يجب أن لا نرلس هذا بإن المرأة هتخرج هتنك تتعلم نقول له أكتائي هتخرج تتعلم نعلمها نعلمها ده مبدأ إسلامي والمرأة طلبته من رسول الله الغلبان عليك رجال يعني رجال خذوا كل وقتك منه فاجعل لنا أيوما نجتمع فيه وطا إذنك فاجعل هذا هن وبعد ذلك كانت السفارات بينه بينه صلى الله عليه وسلم بينهن نساء وزوجاته بدليل ان هو لما كان مثلا يجي واحده تساله سؤال والسؤال اجابته فيه تعرض لبعض الاشياء الدقيقه اللي ما ان تحدثها بين رجل وغير محرم يقول يشير الى عائشه يقول خديها علميها يعني قول لها الكلام اللي ما نعرفش نقوله ومع ذلك قالوا لي برضه ولا عليك رجال تعلمه لما يتعلمه ايه ده اللي قايمه دقه الربويه هناك في الغرب دلوقتي على انهم يجبوا ان يتعلموا تعلم نوعي يعني ايه تعلم نوعي ايما ان المرأة نوعية من الانسان لازم تتعلم التعليم اللي يناسب نوعية فيه قدر مشترك كانسانة مخلفة هذا القدر تعلم دمه ربه الأحكام التي تصحبها عبادته تربية الطفل مثلا تربية إيمانية معاملة الزوج مثلا معاملة إسلامية كل هذه يجب أن تتعلمه وبعد ذلك لا مانع أن تتعلم ما لا بد منه مثلا حتى إذا كانت ضرورة الجئة تختار الميدان الميدان اللي يكون ناقص ومناسب لمهمتها تعمل مثلا صبي نتائي تختار مثلا صبي أطفال تعمل مثلا كمرية تعمل مثلا كده بحيث تكون ميدانها منحجلا عن عن ميدانها إذن نجي نقوله ما العلاقة بين إنها بسيخ روز تتعلم ما نقدرش إنهاية لها أنت تعلم في البيت ما حد الشربة بيجيب لها بقى أسرد عشان يعلمهم في البيت وما يقول لما تتقل في مكان وفوق في مكان مختشف في مكان محدد في مكان ما تشريه طلاق وتتعلم هو إيه العلم ده إيه العلم ده وفلك إما أن تسمع بأذنها وإما أن تقرأ معي هذا هو وسائل العلم اللي ربنا عمله والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر دي منافج العلم طيب منافج العلم ايه علاقة العلم بقى بأنني لما أخرج أتلقى العلم أروش لبايا النهدك العلم بايه هنا قالت استقبال طيب ايه علاقة العلم بالثيقات ايه علاقة العلم بالأفغال ايه علاقة العلم بالميكروبيب إيه علاقة العلم بالزينات و بالأشياء اللي بيلبتوها ما هيش علاقة بالعلم عبدا إنما دي لها بمعنى آخر تستطيع برضو أن تخذ في منتحة حشمتها إلى مكان معد لذلك إعدادها وتهيئ للإعداد النوعي لتؤديها مهمتها ولا دورها في الحياة إذا ألبقتها ضرورة من الضرورات مفيش مانع ان تعمل لكن في ميدان نوعيتها بنوعية ما تربت عليه ونوعية ما تعلمته هذا النحو نحية أخرى إننا نجد إن السهام اللي بتوجه للإسلام لمحاربته اتخذت ألوان متعددة وأهم ألوانها المرأة وإثارتها على مجتمعها ودعد ذلك يجي لها حزب مخصوص يروح مدافع عنه ويقعد يأيد نظرياته من أول قسم أمين عندنا إلى آخر ما ما يكون الله المسألة فيها يجب أننا نتنبه إليه يقوم ويجب اول حكاة كتب والوطنية كانت عندنا اليوم المرأة ما خرجت للحجاب وطلقت عملت مظاهرة علشان المصالب الوطنية اليوم ما اتزقت الحجاب ده خلاص بقى هو, هو ده الوطنية كتنفين. ما لهذا وهذا لا كل يقول للمرأة في بيتها قاطع كل اشيء بيجيلك من الدولة واستعمرك اي حاجة يجيبها لك رجل ما تعمل دي العمل بتاعه ده عنجد نما جهادها ايه يعني بواجهها ويتحط السفور دي كانت خدعه كانت مقصوده كانوا الناس مدفوعين ومفسوسين علينا لينتهدوا هذه الفرصه بصوره وطنيه وطنيه كل واحد كان بيحبها يقوم يدخلوا هذه المسائل في العمليه دي ذلك يئدوا شتقوها في الإسلام وفي حقوقها الكلام ده طبعا كلام هيعتبر معاد لما نقعد نعرض الحقوق اللي خدتها المراه في الإسلام الاسلام والحقوق اللي كانت لها قبل كده في الايه في الغرب معاد وكلام قالوا أشياء كثيرة بعد ذلك يجي يروح وصبينها يقول لك إيه إيه حكاية تعدد الأزواج والطلاة عشان يحفظوا المرأة عشان يخلي المرأة دائما سائرة سائرة نقول له أخي من المسألة منقشة منطقية منقشة عدد نمسك التعدد ده كنظام يأباه الغربيين أو ينفروا منه أو كنسيتهم بتمنعه نقول هل ثبتوا عليها أو لم يثبتوا مجلس الشيوخ في إيطاليا رغم أن في الفاتيكان ماذا صنع قرر الطلاق كان الطلاق الأول بقى ممنون المؤتمر الشباب في ألمانيا قرر التعدد بتاع الزوجات وذلك وقال حل الوحيد للخروج من المأذف اللي فيه المرأة الامريكية اللي قالت لأن أكون زوجي مع عشر نساء لرجل ناجح خير من ان اكون زوجا لرجل فارش فارش وانا واحدة ثم نأتي منطقيا اصرائيا متى يوجد التعدد اللي هم عاملين عليه ضجة ضد الاسلام متى يوجد التعدد التعدد دي له شيء واحد الشيء الواحد ده معنى التعدد نشوف المتعدد اهو الزوجة ام الزوجة الزوجة يبقى لايوز بالتعدد إلا إذا كان هناك قدر من النساء أزياد من رجال وإلا ليك ذات لو أن كنت تمسك في العالم لو وجدت عدد الإناث أكثر من عدد الرجال كل إحصائية في العالم معنى ذلك أنك لو جئت بأي قطاع من قطاع الأعمار يبقى القفلات أكثر من الأطفال الشباب أكثر من الشباب العجائز أكثر من الكهور مدام المجموع العام أن عدد الإناث أكثر من عدد الذكور. يبقى لما تنسك كطاع من القطاعات تجد العملية دي موجودة فيه فنمسك كطاع اللي فيه الزواج اللي هو مثلا في العقد إيه الثالث يبقى لازم يكون عدد النساء أكثر من عدد الجزاء فلو أن كل شاب أخذ وحده العدد الباقي ماذا يحدث له حجم اثنين يا يظل كده مكبوت العواطف و و و ونحن نعلمه ما في كبت العواطف في هذه العملية من فساد كثير جدا في البيوت عايدة تنفق عن عواطفها لأنها غريضة وما دامت غريضة ولا فيش فيها طريق حل لأن كل واحد شاب بخذ واحدة القسم اللي باقي يا يكبت تيجي الأمراض العصبية ويجي الأرث ويجي الخلاف في البيوت ولما تكون بنتي فضلت متجوزة وقوها متجوزة واحدة فانية تقع تجيب سمها في اللي الله فسد يتلوح تحتال بقى تنفذ عنها رئيزها بوسيلة تانية فتفهد بيوغ نسألة مش طبيعية عاد نقوم نقول له إذا كان عدد الإناس حيبقى أكثر من عدد الرجال فهب أن كل رجل أخذ واحدة يبقى الباقي ما لس من الاثنين إما إنه يريح نفسه كده ويخسد وإجساده حيث يجب إجساد في المجموعة كلها وإما ينتبه ينتبه يبقى منعناه من شيء غريبتها بتفرضها غريبته عليه. يبقى يمكن تنفسها تنفس خاطئ يبقى إذن لأن يأخذها واحد ويكون محسوب عليه وأطفالها مطلوبين منه في, في, في إطار المجتمع محسوبين عليه وبعد ذلك نخفف من بائرة وجود العنشات يبقى أحسن ولا نسيبهم كده يبقى في أي, في أي الفرضين فيه ضرر ولا ما فيه ضرر شما تعال يا أخي إنت إذن تتحكم في مسألة المرأة هي خاحبة القبول فيها الرب العينزي الجوز المرأة اللي قبلت أن تتزوج على امرأة أخرى ألا تظن أنها قارنت حالها أزواجها مع ثانية أو ثالثة خير أن بقاؤها كذلك خير فاختارت الأحسن له فكيف تأتي لا في أمر خاحبة الشأن فيه وزنت وقدرت على أساس مطلحتها أن وجدها الكامرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة خير لها من أن تكون المفردة ادلها البديل الخير و هي تعملش هذا ثم هذه المسألة أثارت وباء ما فريدش وباء هل ألزم التشريع بذلك لم يلزم وإنما تركه لحرية المكلف حرية المكلف الم... المؤمن المنوط بأشياء وبتكالف قادر وما يظلمش ويعدل ويعمل كل حاجة فإذا كان هناك منفذ لمن لا وجودة لزوج الله يتزوجها عشان يخرجها من حلتين, من حلتين كل واحدة منهم شر وبعد ذلك هي راضية واقتنعت بأن ذلك خير لها من وجودها على هذه الحالة كيف تتحكم أنت في هذه تتحكم في غير موضوع أو في غير ما تملك هذه مسألة التعزل نجي مسألة الطالع يقول له أي مفلحة في ربط رجل بامرأة هو يكره أن يعاشرها وهي تكره, تكره أن تعاشرها أي مفلحة إن هدم كونها زكت إن هدم كونها موابدة ورحمة إذن مفيش أبدا أي موجب لله لهذه الزوجين ماذا يكون الموقف كما كان إن مخاللة تبتدي واحد كاره مراته والآن دلوقتي القانون الإيطالي والإنجليز كان زمان ما يمكنش يطلقها لا يقولك دلوقتي إن قعدوا من فصلين سنتين اتنين ممكن إن يحصل الطلاق بطلب بطلبهم مع. وإن قعدوا خمس سنين مفترقين يمكن أن يحدث الطلاق بطلب واحد منهم أبو. إذن هم ماشيين في الطريقة لأن التجميد على وضع خاص مخالف لمبدأ الإسلام وجدوا منه مخاطر أو لا وجدوا منه مخاطر وجدوا منه مخاطر ثم أنا منش مكلف علشان أقعد أحتال في أنني أدخل حلاوة خطب الله في قلوب المؤمنين أنا أنت مؤمن أو غير مؤمن مؤمن بالله يبقى لازم تلتزم بمنهج الله لا ربنا قال كده يعني ربنا قال كده بعد ذلك إن كنا نحاول إننا نعمل أسياء من البرشان عشان نيرقبون الحكم احنا ما بنحنمش المؤمنين على الله يعملون ونعملون ربنا غاني عن المسألة دي كلها إنما احنا نريد إننا نقول إن الوجهات في الشبهات العقلية من الممكن جدا إننا ندفعها وبذلك إذا فات عندنا يقضاها وعند نسائنا يقظة وعند فتاةنا يقظة وتعرف المتائل على حقيقة وعلى حقيقة وتعرف ما يبيت للإسلام من كيف وما يراد به من شر وتعرف أنهم دعلوها سن حربة علشان يدخلوا بيها في إشاعة الفتنة وتعرف أن وسائل الإعلام كلها متضافرة على أنهم يخرجوها عن قدافتها وحرمتها اللي كثير من الكتاب بيحسدوا المرأة المسلمة على ما لها من حق وعلى ما لها من تكريم ليه؟ لأنهم يتقرم الأموم هناك الواحد منهم يقعد ويمكن ما يشوفش أمه بالعشر سنين طول عمره وبعد ما يبقى يكبر وفتاعوا حاجات دي, دي أنه انقطعت سلته به لكن هم بيشوفوا الأم عندنا مكرمة المرأة مكرمة ونقول لها اقعدوا يا ست الجات ونشأ وانت يخدوا كل الخير واتصرفي فيه وتمتعي فيه ونعلم ونعطي لها حقوقها ونعطي لها كل